بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا الدرس الثاني من دروس شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول في هذه الدورة المقامة في مسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتكلمنا بالأمس على مقدمات. علم الوصول وشرحنا مقدمة المؤلف رحمه الله وصلنا عند الكلام على الحكم وعند قوله والمحكوم عليه هو الانسان المكلف انبه على شيء خرج مني بالامس وهم في اللفظ وانني ذكرت امس ان المندوب والمكروه فيهما خلاف في كونهما حكمين شرعيين وهذا ليس صوابا في خلاف في كونهما تكليفيين هما كون المندوب والمكروه حكمين شرعيين فلا خلافة في هذا لكن المقصود الذي كنت أقصده بالأمس ولكن لم أعبر تعبيرا صحيحا أن المندوب والمكروه وقع فيهما خلاف هل هما من الأحكام التكليفية أو هما ليس من الأحكام التكليف من أجل هذا خف من أجل أنه لا كلفة فيه المندوب عندما قال انه ليس حكما تكليفيا وكذلك المكروه قال انه ليس هناك جزء التكليف فيه كلف يعني فيه مشق واذا ترك الانسان المندوب او فعل المكروه فانه لم يفعل شيئا يعاقب عليه حينئذ لا يقال انه كلف فهذا وجه من اخرجهما عن كونهما حكمين تكليفيين والصواب انهما من احكام التكليف وأن المنع الموجود في المندوب في تركه ليس منعا محضا ولكنه منع بالإضافة إلى الثواب المترتب على فعله وأن الذي سيتركه سيفوده هذا الثواب فهما ممنوع فهو المندوب ممنوع من تركه استصلاحا ونظرا وليس على سبيل الجزء اللي هو الذي هو القاطع الذي يترتب العيد على تركه وقل مثل ذلك في المكروه لكن في جانب الفعل فإن الفعل في المكروه هو الذي يفوت به الثواب لأن المكروه يثاب الإنسان على تركه فهذا اللي فيه الخلاف وأما الإباحة فوقع الخلاف فيها في الأمرين معه هل هي حكم شرعي أو لا وذكرنا هذا أمس وقلنا أن الإباحة حكم شرعي باعتبار أن الشارع كلفنا باعتقاد كون هذا الشيء مباحا ومن نفى كونها حكما شرعيا قلنا ان المباح حكم شرعي باعتبار ان الاباحة اكتسبت بخطاب الشرع ولا نظر لنا الى الاباحة التي كانت قبل التكليف لان نتكلم على الاباحة الحصولة بعد الشرع بعد ورود الخطاب الشرعي وهذا هو الصيح خلافا للمعتدل ان الاباحة حكم شرعي بعد ذلك المثال الثاني هل المباح مكلف به او لا قلنا الخلاف فيه لفظي فمن نفى كونه مكلفا به نظر الى ان المباح لا كلفة لأنك مخير بين الفعل والترك ومن قال إنه مكلف به نظر إلى كونك مأمورا باعتقادي كون هذا الشيء مباح لأنه لا يجوز أن تعتقل المباح غير مباح فالخلاف لغضي لعدم توردي على محل واحد هذا تحرير الكلام في تلك المسائل باختصار أما موضوع حديثنا اليوم فيبدأ عند قول المؤلف رحمه الله والمحكم عليه والإنسان المكلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا, الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدنيا والآخرة والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة واجب يقتضي التوابع على الانسان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله المحكوم عليه هو المكلف الكلام هنا في التكليف والتكليف لغة الزام ما يشق هم يقولون الزام ما فيه كلفة والكلفة لا تعرف إلا بالتكليف والتكليف لا يعرف إلا بالكلفة فالأولى أن يعبر بغير هذا اللفظ فيقان التكليف الزام ما يشق ان كل فمعنى ما يشق هذا لغة وشرعا في خلاف في تعليفه والصحيح المبني على أن الاباحة حكم تكليفي أن يقال إن التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع الزام من؟, من الملزم ومن الملزم الملزم هو الشارع هو الله عز وجل الزام مقتضى خطاب الشرع الزام الله العبدة المكلف بمقتضى خطاب الشر فأدخل في ذلك كونه واجبا او مندوبا او حراما او مكروها او مباحا كل هذا دخل في قولنا إلزام مقتضى خطاب الشر وسيعرف هذا إن شاء الله لأن مقتضى خطاب الشر هو الأحكام الخمسة أحكام التكلفية الخمسة التي سيتكلم عليها المؤلف بعد قليل هذا التكلف له شروط بعضها يرجع إلى المكلف والذي بدأ به المؤلف هنا في قوله والمحكوم عليه هو المكلف والذي هو العاقل المخاطب الإنسان العاقل المخاطب وسيتبين شروطه وبعضها يتعلق بالمكلف به إنه الفعل الذي يكلف به الإنسان فلابد أن يكون مستوفيا للشروط فعل المستدعى بهذا الصطاب وبعضها متعلق بالتكليف نفسه نفس التكليف له شروط فهذه وجوه كلام اهل العلم على ما يتعلق بالتكليف يعني بعد ان يتكلم بعد ان يعرفوا التكليف يتكلمون على شروطه الارجع الى المكلف به والى المكلف نفسه والى التكليف فبدا بالمحكوم عليه قال هو الانسان المكلف شرطه شرط الانسان المكلف هذا العقل وفهم الخطاب شرطه العقل وفهم الخطاب فلا تكليفة على المجنون لأنه ليس عاقلا ولا تكليفة على الصبي غير المميز لأنه ملحق بالمجنون المجنون إذا قلنا أنه لا يعقل فهو لا يعقل أمورا كثيرة إلا أن عنده نوع تمييز المجنون يحس بالجوع وبالعطش ويخاف وقد يحب ويكره يعني هناك نوع تمييز حتى البهائم عندها هذا التمييز فالكلام هنا عن التمييز ليس عن مطلق التمييز وإنما التمييز الذي به يفهم الخطاب ويرد الجواب الصبي غير المميز لا يعرف هل هو يفهم كل خطاب ويرد كل خطاب بجواب على ما خوطب به وهذا أمر لا ينضبط بضابط واضح من حيث الفهم الرد وإنما ضبطه العلماء بالسن ليكون هذا أدعى لضبط قضية التمييز فذهب أصحابنا إلى أن المميز هو الذي كمل له سبع سنين هجرية كل ما يطلق من السنوات في خطاب الشرع وفي كلام الفقافة فان المراد به السنوات الهجرية سبع سنين من تم له سبع سنين فمميز يؤمر بالصلاة ويعلم احكام الصلاه والطهارة ويربى ويؤدب وقد يعذر لا لانه مكلف ولكن من باب التعويدي والتمرين فشرط التكليف العقل وفهم الخطاب البالغ مكلف غير البالغ ولو كان مميزا ليس مكلفا على الصحيح وأما من دون التمييد فلا تكليف عليه بالإجماع يعني الآن المراتب ثلاث دون التمييد دون سبع سنوات هذا غير مكلف إجماع مميز وهو من له سبع سنين إلى البلوغ وقيل إلى المراهقة المراهقة اللي هو قارب البلوغ هذا فيه خلاف والصحيح انه أيضا غير مكلف بالغ وهو الذي له علامة من العلامات المذكورة عند أهل العلم في البلوغ يعرف البلوغ إما بنبات شعر خشن على العانة وإما بالاحتلام أو بخروج المني يقظة أو مناما وإما بأن يتم له خمس عشرة سنة يتم له خمس عشرة سنة هجرية أيضا أي واحد من هذه العلامات حصل فإن الإنسان يكون بالغا والمرأة كالرجل إلا أنها تزيد بالحيط إذا المرأة لها أربع علامات والرجل له ثلاث علامات إذا وجدت علامة من هذه العلامات فإن الإنسان يقال إنه, إنه بالغ خلص مكلف صار مكلفا إذا وجدت بقية الشروط فالبالغ العاقل الذي يفهم الخطاب هذا هو المكلف من لم يكن عاقلا لأنه مجنون ولا يفهم الخطاب لأنه مثلا نائما أو ناسيا أو ساهيا أو غير بالغ فإنه غير مكلف يبقى الكلام في التمييز في خلاف قلنا إن النصاب مك... أنه غير مكلف طيب إذا ورد عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسابع وضربهم عليها لعشر يقول هذا ليس تكليفا لأن هذا خطاب لوليه وليس خطابا له وتأتينا ان شاء الله مسألة وقد لا تأتي إذا لم نطول الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصبي وإنما أمر ولي الصبي أن يعلمه لم... الأمر ليس للصبي الشارع لم يقل صلي للصبي وإنما قال لأ... لوليه كأبيه مره بالصلاة فهذا أمر بالأمر بالشيء وليس أمرا بالشيء طيب قد يالدوا أيضا أن الفقهاء قرروا وعلى خلاف بينهم لكن هذا مذهب الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون وأنهما يضمنان المتلفات والغرامات فنقول هذا من باب خطاب الوضع ليس من باب خطاب التكليف كأن الشارع قال متى وجد إتلاف وجد الضمان ولا علاقة له باختيار الإنسان ولا بكونه مكلفا او بكونه عاقلا يفهم الخطاب او غير ذلك انما متى وجد هذا الاطلاف وجد الضمان متى وجد مال لمسلم بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبة الزكاة سواء كان هذا صبيا او مجنونا بالغا ولا غير بالغ في لا فرق فيه لان النظر هنا الى وجود مال بلغ نصابا وحال عليه الحول هذه تكون حينذا من قبيل الأحكام الوضعية وليس من قبيل الأحكام التكليفية وأن هنا في التكليف علوه الزام مقçonة خطاب الشر علوه الحطاب التكليف أليس الحطاب الوضع الإخباري بعد ذلك في مثل في هذا الموضع يذكر الوصوليون أيضا الخلاف في تكليف السكران وفي تكليف المغمى عليه وفي تكليف المكره والصواب من ذلك كله أن السكران مكلف إذا لم يعذر بسكره فإذا عذر بسكره كأن تناول ما لا يعرف كونه مسكرا أو أكره على تناول هذا المسكر فإنه يعذر لكن إذا كان عالما مختارا لهذا لتناول هذا المسكر فإنه مكلف وينبني على ذلك طلاق السكران وكونه مكلفا بشائر العبادات ومؤاخذا بما يقوله ويفعله هذا ما يتعلق بالتكرم باختصار أما المكره ففيه خلاف طويل عريض قيل لا يكلف مطلقا وقيل يكلف مطلقا وقيل بالتفصيل وهو المعتمد عندنا في ماذا بن حنبل أن المكره إذا بلغ إكراهه إلى حد الإلجان الذي يكون به كالآلة المحمولة وكحركة المرتعش يعني لا يملك أن يسعل غير ما أكره عليه مثل أن تحمل إنسان إنسانا وتقذفهم وخلاص لا يملك هو مثل الآلة فهذا إذا وصل إلى هذا الحد لا يكون مكلفا وحكي على ذلك الإجماع الحالة الثانية للمكره أن لا يكون ملجأا له نوع اختياف كان يهدد أو يضرب أو يسجن أو يهدد مثلا يهدد بالقتل أو يضرب أو يسجن أو يهدد بذلك فهذا غير ملجأ لأنه يختار بقاء نفسه أو يختار أن لا يهان بضرب أو سجن فيفعل هذا الذي أكره عليه فهذا نوع اختيار والجمهور حينئذ على تكليفه وقيل لا يكلف والخلاف بهذا كما قال الطوفي مبني على مسألة خلق الأفعال وهو خلاف طويل يعني لا نطور به المؤلف أصلا لم يذكر هذا فلذلك نحن نشير إشارات حتى لا نهوت هذه المسألة المهمة المغمى عليه كذلك فيه خلاف وكذلك النائم وهذا خلاف يذكر عند قولهم يفهم الخطاب لو العقل فهم الخطاب هذه الشروط التي ترجع الى المكلف هو الانسان العاقل البالغ الذي يفهم الخطاب والاحكام قسمان تكليفيه وهي 5 وادي ولم يذكر لم يقل المؤلف رحمه الله الشروط التي ترجع الى المكلف به الفعل الذي يستدعى له شروط الشرط الاول ان يكون معلوما فلا صح ان يكلف الانسان بشيء مجهول فلا ان يكون معلوما ثانيا يشترط العلم به من جهتين الجهة الأولى أن يعلم حقيقة ما كلف به حقيقة ما أمر به أو حقيقة ما نهي عنه سأكون على سبيل الجزم أو لا على سبيل الجزم وحتى حقيقة ما خير فيه إذا كنا نتكلم في الاباح. لماذا حتى, تصور يتصور من حتى يتصور منه القصد إلى هذا الذي كلف به لأنك إذا لم تتصور حقيقة ما كلفت به فكيف تفعله فلابد أن يكون أنك تصور لما كلفت به حتى يصح قصدك إلى فعله أو إلى تركه ثانيا أن يكون معلوما لدى المكلف أن هذا الذي كلف به أمر من الله عز وجل فلا يسفي أن يعرف معنى الذكاء أو معنى الصلاة أو معنى الصيام أو معنى الحج حتى يعرف أن ذلك أمر الله عز وجل ليحصل منه قصد الامتفاد لأن الإنسان لا تبرأ ذمة بمجرد الفعل في المأمور به في الواجب يعني إلا إذا قصده الطاعة والامتثال ولا في ترك ما نهى الله عز وجل عنه إلا إذا قصد لا تبرأ ذمته في الواجب إلا بالفعل وفي الترك يعني هل تبرأ الذمة نعم تبرأ الذمة ولكن هل يثاب على الترك لابد أن يثاب بد من قصد الامتشال بالترك حتى يثاب فهذا يرجع إلى المكلف به أيضا من الشروط أن يكون معدوما فلا يصح التكليف بالموجود لأن تحصل حاصل إذا كان موجودا فكيف تكلف بإيجاده هذا ممنوع فلابد أن يكون معدوما حتى تصور منه إيجاد الفعل لأن مقتضى التكليف إيجاد معدوم فإذا صار موجودا صار إيجاد موجود وإيجاد الموجود ممتنع لأن تحصل حاصل وجوزه بعض أهل العلم والخلاف في هذا يرجع إلى مسألة أمر بالمحال وهذه مسألة طويلة جدا وفيها خلاف كبير بين أهل العلم وكذلك المسألة الشرط الثالث من شروط المكلف به أن يكون الفعل مقدورا للمكلف مقدورا للمكلف يعني ليس ممتنعا منه والممتنع اللي هو المحال يعني اللي هو مسألة تكليف المحال والتكليف ما لا يطاق هذه مسألة عقدية ذكرها الأصليون في كتب الأصول الخلاف فيها أيضا طويل بين الأشاعر وبين المعتزلة وبين أهل السنة وهو راجع إلى مسألة التعليل بالحكمة في أفعال الله عز وجل وراجع إلى القضاء والقدر فالأشاعر لأنهم جبرية على عكس المعتزلة وقع وقع بين الفريقين خلاف كبير ولأن كليهما لا يحقق قول السلف في هذه المسألة حصل اضطراب كبير جدا حتى من بعض من يتكلم في هذه المسألة من أهل السنة المسألة هذه عويصة مسألة تكليف المحال وتكليف ما لا يطاق وهي ملازمة أصلا أصل لمسائل القدر ومسائل القدرة هل تكون قبل الفعل أو بعده أو تكون مقارنة له مسألة الفعل حال حدوثه هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به ومسائل الاستطاعة القدرية والشرعية كل هذه مسائل عظيمة من كبار مسائل أصول الدين الموحوثة في أصول الفقه ولن أذكر هذا ولن أفصل فيه لأن أشير إشارات حتى لا أطيل عليكم قال الشهر الثاني إن أول من تكلم بتكليف ما لا يطاق هو الجهم بن صفوان وهذا فرع عن قوله بالجبر ووقع للأشعرة حظ من ذلك للأشعرة جبرية في باب القدر في باب أفعال العباد وقال في ترجمة الأشعار وتكليف ما لا يطاق جائز على مذهبه على مذهب الحسن الأشعار على مذهبي للعلة التي ذكرناها ولأن الاستطاعة عنده عرض والعرض لا يبقى زمانين لكن العلماء قسموا المحال إلى نوعين محال لذاته ومحال لغيره المحال لذاته هو الذي يمتنع وجوده لذاته لا تصور وقوعه لذاته مثل الجمع بين الضدين السواد والبياض أو القيام والقعود هذا ممتنع لذاته لا يمكن أن يقع لا يتصور وقوعه والثاني المحال لغيره المحال لغيره كإيمان أبي لهب وكإيمان أبي جهل هو محال من حيث انه لا لا يقع لا يمكن ان يقع لماذا لا يمكن أن يقع هل ولذاته لذات الإيمان لا ليش لذات الايمان لو كان لذات الإيمان ما تصور ما تصور وجود الايمان من أحد لكن غير ابي جهل غير ابي لهب كثير مؤمنون لكن لماذا هو محال لغيره يعني الاحاله هنا لغير هذا الشيء استلم على الإيمان ايمان ابي لهب ليس محالا لذات الإيمان بل محال لامر خارج عنه وهو تعلق علم الله وارادته بأن هذين لا يؤمنان هذا محال ايه لغيره وليس لذات وهذا مكلف بالاجماع هذا مكلف به بالاجماع محال لغيره لان ابي لهب وابي جهل مكلفان بالايمان فهذا لا اشكال في التكليف به لكن محال لذاته هو الذي تكلم فيه الوصوليون واختلفوا فيه اللي هو مثل الجمع بين الساد والبيض وغير من الاضداد لان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان ونقل الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي حشية العطار على شرح المحل على جمع الجوامع جعل التكليف بالمحال يرجع للمأمور به تكليف المحال يرجع إلى به وتكليف المحال يرجع إلى المكلف وفي تسويق عند الأصوليين قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله هذه العبارة التكليف بما لا يطاق وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي ان يعرف ان الخلاف المحقق فيها نوعان احدهما ما اتفق الناس على جواز وقوعه وانما تنازعوا في اطلاق القول عليه بانه لا يطاق يعني يكون الخلاف خلاف عباره والا فالناس متفقون على وقوع هذا والثاني ما اتفقوا على انه لا يطاق ولكن تنازعوا في جواز الامر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه فاما ان يكون امرا اتفق اهل العلم والايمان على انه لا يطاق وتن... فاما ان يكون امرا اتفق اهل العلم والايمان على انه لا يطاق في وقوع الامر به فليس كذلك وقال ايضا والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الاصل يتنوع تارة على الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر ومن هنا شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين شبه من شبه من على الناس حيث القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يفاق مطلقا لوقوع بعض الاقسام التي لا يجعلها عامه الناس من باب ما لا يفاق والنزاع فيها لا يتعلق بمثال الأمر والنهي وإنما يتعلق بمثال القضاء والقدر فهذه المثالة لها أصل عظيم في أصول الدين وإذا عرف ذلك فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام وقال ابن قيم رحمه الله وتقرير ذلك أن القدرة نوعان قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة كون هذا الإنسان في حالة تسمح له أن يكلف قادر ليس عنده موانع في جسده ولا في عقلي تمنعه من أن يكلف وهي مناط التكليف وهذه مقدمة متقدمة على الفعل غير موجبة له النوع الثاني من القدرة قدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها وهذه ليست شرفا في التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليها فإيمان من لم يشأ الله إيمانه وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق هذا ما يتعلق سريعا بما أغفله المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسائل بعد ذلك انتقل إلى الأحكام فقال والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة ويعني والنوع الثاني وضعية الشارع إما أن يأمر بالفعل وإما أن ينهى عنه وإما أن يخير فيه وإما أن يضع أسبابا وشروطا وأمارات وموانع على الشي هذه انواع خطاب الشارع اذا كان الخطاب خطابا خطاب, خطاب اقتضاء او تخيير فانه خطاب تكليف خطاب واذا كان ليس على سبيل التكليف بفعل او ترك يعني ليس فيه طلب فعل او ترك وليس فيه تخيير ولكنه خطاب شرعي فان ذلك من خطاب الوضع ما الفرق خطاب التكليف فيه اقتضاء افعل او لا تفعل جازما او غير جازم او انت مخير يرجع الى فعل المكلف والى اختيار المكلف اما خطاب الوضع فهو امر وضعي اخباري كأن الله عز وجل قال اعلموا انه متى حصل كذا في الوجود فان كذا فانني امر بكذا او انهى عن كذا مثل ما قلنا بالامس اعلموا ان الشمس اذا غربت افطر الصائم ووجدت صلاة المغرب هذا سبب خطة وضعي لا يرجع الى اختيار المكلف اعلموا ان الحيض متى وجد منعت المرأة من الصلاة والصيام كأن, هذا كان الشرع يقول هذا اعلموا ان الانسان اذا مات انتقل ماله الى وارثه قهرا يعني بغير اختياره اصلا حتى لو قال لا اريد ان ارث ابي نقول وارثت حتى لو فرض ان في عبد وهذا العبد سيورث لانه ماجه والذي ثالثه ذو رحم محرم منه فإن العبد يعتق عليه جبرا كده ليه لأنه, لأنه ملك مال, مال مورثه قهرا بغير اختيار منه فهذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا فإذا جعل الشارع شيئا سببا أو شرطا أو مانعا أو حكم بصحة أو فساد فإن هذه كلها من الأحكام الوضعية ليس من الأحكام التكليفية قاله الأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية وده الحصري في خمسة أن الحكم التكليفي إما أن يكون مأمور إما أن يكون بطلب فعل شيء أو بطلب فرق شيء وكل منهما إما أن يكون مع الجزم أو, مع أو لا مع الجزم يبقى كده أربعة أقسام والخامس التخير فإن كان طلبا مع الجزم طلب فعل مع الجزم فهو الإيجاب مش الواجب الواجب هذه الواجب متعلق الاجاب مثل ما قلنا بالامس وان كان طلب فعل, فعل لا مع الجزم فهو الند ويوصف الفعل حين piano بانه مندود وان كان طلب ترك مع الجزم فهو التحريم ويوصف الفعل بانه حرام وان كان طلب ترك لا مع الجزم فهو الكرام يوصف الفعل بانه مكروه وان كان تخيرا افعل اولا تفعل فإنه الإباحة ويوصف الفعل بأنه مباح هذه الأحكام التكلفية الخمسة وجه الحصر هذا الذي ذكرنا لا يخرج خطاب الشرع عن كون الشيء مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه وفي حال الأمر والنهي إما أن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم نعم قال الأحكام التكلفية وهي خمسة واجب. هذا يعني على سبيل التسامح في العبارة لأن هذه واجب ومندوب هذه محل الأحكام ومتعلقاتها وليست هي الأحكام هذا الذي وضحناه بالأمس الإيجاب الناد لكن عندما تقول واجب الحكم, التك... الحكم التكليفي واجب ومندوب ل・・ هذا تسامح في العبارة على سبيل التسامح لأن هذا محل الحكم ومتعلق الحكم أما الأحكام نفسها فهي الإيجاب وما في معناه او يعني وما يلتحق به الإيجاب باقتضاء الفعل الجاذم الناد باقتضاء الفعل غير الجاذم الحافر어도 الاقتضاء الترك الجاذم الكراهة اقتضاء الترك غير الجاذم الإباحة هي التخير بين الفعل والترك نعم قال واجب واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك وينقاسم من حيث الفعل الى معين لا يقوم غيره مقامة كالصلاة والصوم ونحوهما وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ومن حيث الوقت إلى طيب قال الواجب أو نحن نعبر بالإيجاب وعرفه بأنه ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك يعني ما يطلب الثواب على الفعل والعقاب على الترك يعني إن فعله المكلف أثيم وإذا تركه عوصب هذه خاصة الواجب ولكن هذا التعريف مع كونه تعريفا بالرسم وليس بالحد وهذا جائز عند الاصوليين وعند الفقهاء وعند اللغويين ولم يشدد فيه الا المناطقة فنحن لا ننتقد من هذه الجهة ولكننا ننتقد من جهة كونه مختلا في ذكر انه يقتضي العقاب على الفعش وقد يعفى عن ويقضر عقب على الترك وقد يعفى عمن ترك الواجب فلا يجزم بأنه يعاقب قد يعفى عنه ولأنه أيضا قال يقضر الثواب على الفعل ولم يوضح قضية الامتثال ولابد أن يقال إنه إذا فعله المكلف امتثالا أثيب وإذا تركه يستحق العقاب أو متوعد بالعقاب أو مذموم وتعريف الواجب كثيرة لا يستم واحد منها من خدش كما عبره في التحبيف مرداوي قال لا يسلم واحد منها من خدش يعني لا ليسك مسلمة كلها فيها انتقادات لكن اسلمها من الخدش يعني الخدوش فيه قليلة هذا الذي اعتمد وقال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا التعريف للبيضوي في المنهاج ونقله في المحصول عن القاضي الباقلاني وهو اولى التعريف ما ثم شرعا تاركه قصدا مطلقا نشرح هذا التعريف لكن قد شرح نقول الواجب لغة تعريف اللغوي للواجب هو الساقط والثابت هو الساقط والثابت ولكن تدور هذه المادة على الثبوت والاستقرار وجبت الشمس لذا سقطت فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض فهذه المادة ترجع إلى الوجوب والاستقرار أما في الشرع أو في القناح فإن الواجب ما ذم شرعا تارفه قصدا مطلقا ما ذم خير من التعبير بما يعاقب لماذا لأنه قد يعفى عنه فالأولى أن تقول ما ذم لأنه مذموم تارك الواجب مذموم وقد يعاقب وقد لا يعاقب شرعا لماذا نقول ما ذم شرعا لأن مرجع الذنب إلى الشرع حيث قلنا بالأمس أن السواب والعقاب والمتح والذنب مرجعهما إلى الشرق في كتاب الله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع المسلمين ولأن الذنب لا يرجع فيه للعقل واحترز بهذا عن المندوب والمكروه والمباح قول ساركه ليه احترز عن المندوب والمكروه والمباح لأن ليس فيه ذنب المندوب أصلا ليس فيه ذنب والمكروه كذلك ليس فيه ذنب في ترجيح لجانب الفعل في المندوب و الترجيح لجانب الترك في المكروه لكن ليس فيه ذنب والمباح لا ذنب فيه من الجهتين ولا متح أيضا من الجهتين طيب ما دم شرعا تاريبهه هذا قيد يخرج ها خلص المكروه خرج Wer五 خرج احنا بقي معنى الحرام ما دم شرعا أخرجنا ثلاثة من الخمسة اخرجنا المكروه والمندوب والمباح هذا لا ذنب فيها اصلا بقي معنا الحرام نريد ان نخرجه ونبقي واحدا وهو الذي نعرفه هو الوجوب او الايجاب فقلنا تاركه لان الحرام او المحرم انما يذم فاعله ولا يذم تاركه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا شوف التعبير بتاع قصدا مطلقا. هذا تعبير دقيق قصدا فيه تقديران كما قال شراح البيضان التقدير الاول هو ان التعريف انما هو بالحيثية يعني الذي هو بحيث لو ترك لذم تاركه اذ لو لم يكن بهذه الحيثية لاختضى ان كل واجب لا بد من حصول الذنب على تركه وهو باطل انما يذنب من تركه وليس يذنب في كل واجب وانما يذنب من ترك الواجب اذا علم ذلك فاحد التقديرين انه انما قال قصدا لانه شرط لصحة هذه الحيثية إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذن يعني من ترك الواجب ولم يقصد إلى ترك نسيه مثلا أو غفل عنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هل يقال أنه مذموم وخرج وقت الصلاة وترك الواجب حتى خرج وقته هل يقال أنه مذموم ليس مذموما ليه لأنه لم يقصد إلى ترك فلهذا قالوا او هذا احد, أحد السابين في قولهم قصدا لانه لو تركه غير قاصد الى الترد فانه لا يذم ثانيا انه احترز به بقوله قصدا عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاريخها لانه ما تركها قصدا بعد ذلك قال مطلقا ما ذم شرعا تركوا قصدا مطلقا وفيه أيضا تقديران موقفان على مقدمة مهمة وهي أن الإجابة باعتبار الفاعل يعني بالنظر إلى من يفعل هذا الذي أوجبه الله إما أن يكون على الواجبا كفائيا وإما أن يكون واجبا عينيا هذه تقسيمات الواجب إما بالنظر إلى فاعله إما أن يكون الواجب عينيا او يكون كفائيا في العين كل ذات مكلفة بايقاع هذا الواجب في الكفاء المقصود حصول الفعل وليس النظر فيه الى الفاعل اصالة وانما النظر تبعا مثل ما قال السيوط فرض الكفاية مهم يقصده ونظر عن فاعل مجرده يعني لا ننظر الى الفاعل وانما ننظر الى حصول الفعل هذا باعتبار الفاعل الواجب ينقسم باعتبار آخر له باعتبار الشيء المفعول إلى ما يكون مخيرا بين عدد من الخصال مثل الكفارة كفارة اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير راقب أنت مخير بين هذه الثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وقد يكون محتما لا تخير في مثل الصلاة ومثل الصيام بعد أن نسخ في الأول كنت مخيرا بين الصيام وبين الإطعام ثم نسخ هذا وألزم المكلفون بالصيام صار الصيام واجبا إيه؟ محتوما معينا لا تخير فيه هذا تقسيم بالنظر إلى الشيء المفعول ثم قد يكون موسعا من حيث الوقت الذي يقع فيه هذا الواجب قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا الموسع زمن إيقاعه أوسع من فعله المضيق زمن إيقاعه على قدر فعله ولا يمكن ان يكون اضيق لان يكون تكليف ما لا يطاق فاحنا عندناش غير احتمالين القسمة العقلية ثلاثة لكن الموجود في الشرع وفي الواقع اثناني اما ان الوقت اوسع من الفعل يعني تفعل الفعل ويبقى عليك زمان الوقت متسع ممكن تفعل الفعل عدة مرات في هذا الوقت مثل الصلاة فان الصلاة واجب موسع الان احنا صلينا العصر في عشر دقائق مثلا كم بقيت على خروج الوقت كثير يسأل ان تصلي العصر مرارا وتكرارا ليس كذلك فهذا واجب موسع وقد يكون الواجب مضيقا الوقت على قدر الفعل اي تأخر عن زمان بدايته يفوت به الفعل مثل الصيام صيام رمضان خلاص واجب مضيق في رمضان لو فوت يوما تركت واجبا ايضا في الزمان في اليوم من نظر الى اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس لو واحد قال لك انا عوز ابدأ من الظهر مثلا إنهم ما ينفعش وإنما يتتدئوا من طلوع الفجر إلى غروب الشنس وواجب مضيق ليس واجبا موسعا طيب إذا ترك المكل... بعض المكلفين في الواجب الكفائي تركوا هذا الواجب هل يقال تركوا واجبا ولا لا أنتوا قيمتم من تقسيم خلاص؟ بالنظر إلى الفاعل بالنظر إلى المفعول بالنظر إلى الوقت لابدأ إحنا قلنا مطلقا في التعريف ما ذو مشارعا تاركوا قصدا مطلقا لنقول مطلقا لأنه إذا ترك بعض المكلفين فيه هذا الواجب وقام به غيرهم في الكفاءة هل يقال انه ترك واجبا ولا لا ترك واجبا هل هم مذمومونك بترك الواجب لا لان الترك ليس مطلقا لفعله اخرون ماشي طيب في الواجب المخير اذا ترك المكلف بعض الخصال وفعل بعضها لانه مخير اما ان يطعم او يكسو او يعتق رقبه فقال انا اختار الاطعام ترك الكثوة صح وترك الاعتاب ليس كذلك وهي واجبات كلها واجب فهل ترك بعض الواجبات ولا لا تركها. هل هو مذموم, بتركي... مذموم بتركها لا لانه لم يتركها مطلقا ده الفعل بعضها في الواجب المخير طيب تعال في الواجب الموسع من ترك الصلاة في اول الوقت وصلى بعد مرور بعض الوقت في الزمن الذي ترك فيه الصلاة في اول وقت ما زال الوقت باقي يعني يقال ترك الواجب في هذا الوقت ولا لا لكن هل... ايوه طبعا ترك وليس مصلاش هل هو مذموم بهذا الترك لا لماذا لانه تركه تركا ليس مطلقا تركه في بعض الوقت فلهذا قلنا يذم من تركه مطلقا وليس من تركه في حال دون حال او وقت دون وقت مثلت العزم الان احنا مش عايزين نشقق اكثر من هذا فاحد التقديرين ان قوله مطلقا ما ترك ما دون مشروع تاركه قصدا مطلقا عائد الى الذم وذلك انه ان الذم على الواجب الموسع وعلى الواجب المخير وعلى الواجب الكفائي من وجه دون وجه ليس من كل وجه واما الذم على الواجب المضيق والواجب العيني والواجب الواجب العيني والواجب المضيق والواجب المحتم اللي هو مقابل المخير فانه ذم مطلق التقديل الثاني أن قوله مطلقا عائد إلى الترك يعني ما ذم شرعا تلك القصدا مطلقا إما المطلق متعلق بالذنب وإما المتعلق بالترك فحينئذ نقول إنما ذكرناه ليدخل المخير والموسع فرض الكفاية فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأسم إذا قم به غيره مع أنه ترك واجبا إلى آخر ما ذكرناه هذا ما يتعلق بتعريف الواجب نعم قال يقصد الثابع على الفعل والعقاب على الترك احنا اردنا ان نعبر بتعبير المؤلف نقول يقتضي الثواب على الفعل امتثالا والذم على الترك مطلقا ماشي يقولنا يقتضي الذم على الترك مطلقا مش العقاب لانه, لأنه مذموم بالترك مطلقا ولكنه قد لا يعاقب قد يعفو الله عز وجل عنه لماذا نقول امتثالا لأن من الواجب ما لا يثاب على فعله ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه مثل من ينفق النفق الواجبة على امرأته أو يرد الدين أو يرد الوديعة إذا فعل ذلك مع الغفلة عن قصد الامتثال والتقرب إلى الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لنتنفق نفقة تبدغي بها وجه الله شوف هذا القيد إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في في امرأتك في فمها يعني لكن هل يسقط الطلب ولا نقول لا أعد النفقة مرة ثانية يسقط الطلب ولكن الذي فات هو السواب يعني من حيث التكليف هو فعل ما أمر به لكنه لا يثاب إلا بقصد الامتسال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه أيضا فتترك المحرم ولا تثاب كتركه غافلا لم يقتر بباله أصلا قصد التقرب الى الله تعالى لم يخطب بباله ان يترك اصلا يأتي بباله الزنة حتى يخطب بباله تركه او سماع المعازف حتى يخطر بباله تركه فهذا تارك تركا لم يخطب فيه على باله شيء لكن اذا قصد الترك ونوى بترك هذا المحرم التقرب الى الله عز وجل فانه يتابع على هذا الترك نعم يخطب وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يكم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما وإلى مبهم التختمية الواجب التي ذكرناه ينقسم من حيث الفعل إلى معين يعني إما معين وإما مبهم مثل خصال الكفارة هذه مبهمة ومعين مثل الصيام ومثل الصلاة لا تخير لك في المفعوش وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ومن حيث الوقت الى مضيق وهنا خلاف مسائل تذكر في هذا التقسيم لكن لن نطيل بذكرها نعم يقسم من حيث الوقت من النظر الى وقته تقسم تقلص شيء بعدة اعتبارات بالنظر الى الشيء المكلف به من هذا الواجب المطلوب بالفعل يعني المفعول اما ان يكون معينا واما ان يكون مخيرا يعني مبهم او معين مثل مع معبر المؤلف رحمه الله تعالى بالنظر الى الوقت وقت الاداء اما ان يكون موسعا واما ان يكون مضيقا بالنظر الى المخاطب المكلف الانسان الذي طلب منه ان يفعل واجب اما انه مطلوب من كل شخص فهو واجب عيني واما انه مطلوب حصوله فهو واجب غض النظر عن الفعل فهو واجب كفائي يبقى التقسيم الثاني من حيث الوقت الى مضيق نعم وهو وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان وإلى مؤسع وهو ما كان وقته المعين العبادة إن لم يعين لها وقت ابتداء وانتهاء فلا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا بإعادة ولا بأنه واجب مؤسع ولا واجب مضيق لأنه فيش وقت أصلا النظر هنا إلى الوقت لكن إذا كان لها وقت محدد البداية والنهاية فهذه التي توصف بأنه هذا الوقت موسع ولا مضيق وهذا الفعل أداء أو إعادة او قضاء بحسب حال إيقاعه نعم. وما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله يعني مثل الصلوات الخمس توقع الصلاة في الوقت ويبقى عندك وقت كثير نعم. كالصلاة والحج فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده نعم فلو اخر المكلف ايقاع هذا الواجب في الواجب الموسع يعني ومات قبل ان يضيق الوقت لم يعصي ليه لان احنا قلنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ولم يترك مطلقا وانما ترك تركا مقيدا ترك واراد ان يفعله هنا اختلف الاصليون هل يشترط العزم لجواز التأخير والمذهب واذا قلت المذهب المراد الحنابلة هو عند الشافعيه ايضا أنه لا بد من العزم على الترك على الفعل انه لا بد من العزم على الفعل حتى يجوز التأخير فبمجرد دخول وقت الصلاه ثبت الوجوب في ذمه المكلف اول ما دخل وقت العصر مثلا خلاص تعلق الوجوب بذنبه فقال هل لا بد نقوم اقوم الآن فورا نقول هذا أفضل وليس واجبا هذا افضل الصلاة على وقتها افضل القروبات من افضل الاعمال الصلاه على وقتها في اول الوقت المبادره ويحصل هذا بان ينشغل الانسان باسباب الصلاه عند دخول وقتها من الطهاره والاستعداد لها والنزول الى المسجد اذا كان يصلي في المسجد ونحو ذلك طب اذا لم يكن يريد ان يصلي اول الوقت هل يجوز له ذلك نقول بعض العلماء قال يجوز مطلقا حتى لو لم يخطر ببال انه سيفعلها في اثناء الوقت والصيح عندنا وقول عند الشفعية صححة وجماعة منهم أنه لا بد من العزم على الفعل ليجوز لك التأخير فإذا مات قبل العزم على الفعل فهو آثم مع أنه لم يترك في كل الوقت بقي عنده شيء من الوقت لكن قالوا إذا دخل وقت الصلاة فأنت بين أمرين إما أن تفعل وإما أن تعزم عزم عن تنوي الفعل تقول أو ما يدخل وقت تقول في قلبك انا عازم عن الصلاة او ناول ان اصلي في الوقت خلاص كده بارئة ذمتك متى يلزمك الفعل اذا ضاق الوقت بحيث لم يبقى من الوقت الا قدر ايقاع الصلاة مثلا خمس دقائق مثلا يعني قد تكون اقل ويخرج وقت الفجر تطلع الشمس بلاشا عصر العصر عندنا في وقتان اصلا اختياري وابطراري خليها في الفجر بقيت دقيقتان على طلوع الشمس والراجل لست مصلاش وكان عازماً على, ال... على... على... أن يصلي هل هو آثم قبل الدقيقتين يعني ثواني مش هدي واحد استاذ دقيقه مش مشكله مش هنختلف مع بعض في دقيقه بس المهم يعني انه بقي قدر ان يوقع الركعتين كلهما لا يجوز ان يقول ابدا تكبيره الاحرام وبعد كده اخرج الوقت هذا اثم وان كانت الصلاه اداءا لان تدرك بتكبيره الاحرام في وقتها لكنه اثم لان الواجب ان توقع الفعل كله في الوقت طيب قال بقي دقيقه وانا كنت عازما على الفعل اكمل بقى عزم خلاص انتقض العزم اين الفعل هو اثم في هذه الصور لكن قبل ان يضيق الوقت عليه وقت الفعل ليس آثما حتى لو مات لا يقال فلان عصى بترك الصلاة متى يعصي عندنا اما بترك العزم واما بخروج الوقت فهمتم اخوانا واحد ينصى بالجماعة صلاة هذا أمر خارج يعني البحث فيه بحث خارج عن ذات الصلاة هل هي واجب موسع او لا. هذا أمر خارج عنها ليس من شروط صحة الصلاة الجماعة ثم الجماعة تقدر تكون في المسجد وفي غير المسجد والصلاب أن الجماعة ليست واجبة في المسجد وإنما هي واجبة مطلقا ده عندما قال بوجوبها من المذهب الأربعة لما الحنابلة وسائل المذهب تقول بالوجوب أصلا والبحث في هذا يطول في, في المذهب خلاف لكن أنا أذكر المعتمدات فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت فلو أخر المكلف الصلاة ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده وهذا من المؤلف اختيار انه لا يجب العزم والصواب انه يجب العزم لن يتقل قيدا اخر المؤلف قال اذا اخر ومات قد ضيط الوقت لم يعصي لم يقل شرطا اخر لن يتقل شرطا اخر على لانه يختار ان العزم ليس واجبا والصواب انه يلزم المكلف اما الفعل واما العزم لجواز التأخير بخلاف ما بعده ومن حيث الفاعل هذا التقسيم الثاني بالنظر الى الفاعل ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية نعم اقرأ ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة طبعا ج... هذه التعريف انتقد ولكنها الأمر فيها القريب فرض العين ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة يعني ما دامت القدرة موجودة القدرة على الفعل ليس هناك مانع عند الإنسان من الفعل وليس هناك احتياج أن ينيب غيره لأن مثلا مثل الحج قادر ببدني لكن غير قادر في حج قد يكون قادرا ببدني قد يكون قادرا بمالي غير قادر ببدني فنقول له أنب من يحج عنك لكن هذا قادر على أن يفعل بنفسه وليس هناك حاجة تدعوه إلى أن ينيب غيره عنه فنقول هذا واجب عيني يعني عيني يعني ينظر فيه إلى عين كل مكلف ذات كل مكلف عمرو زيد وعبد الله وعبد الرحمن كل المسلمين ذكرا وإناثا إذا كان الواجب على الجميع أو على الذكور فقط مثل الجهاد المهم أنه في حال كوني فرض عين يعني لا بد أن يكون كل مكلف قائما بهذا فالمصلحة في نفس الفعل وفي قيام المكلف به معا نظر الشرع هنا للأمرين معا أصالا إلى حصول هذا المطلوب مثل الصلاة وإلى كونك أنت تصلي ليس المراد أن توجد صلاة في الدنيا وإنما المراد أن تصلي أنت فهمتم يا أخواننا لهذا صرف أرض عين لو قام به غيرك لا يجزع عنك أنت متعلق بذمتك أن تفعل مثل الصلوات الخمس والصيام والحد والزكاة طبعا الشهادتين وهكذا هنا الواجبات العينية الثاني واجب كفائي مهم مقصود حصوله شرعا بقطع النظر عن فاعل النظر عن الفاعل مجرد يعني لا ينظر فيه الى الفعل وانما ينظر الى حصول الفعل فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهل يكونوا في حقهم فرضا لا قاموا بي يتابون ثاب الفرض الصاب انه نعم يتابون ثاب الفرض هل هو افضل من فرض العين او في خلاف وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين وهذا لا نطي عليكم به نعم ما يسقط فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجناز والغرض يعني. منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل أثم لثوات الغرض وهذه مسألة خطيرة خطيرة في حقنا ما عشت طلبة العلم وفي أمثلة أخرى يعني إذا قلنا أن طلب العلم فرض كفاية وقد يكون فرض عين العلم منه فرض عين ومنه فرض كفاية العلم الشرعي يعني فرض العين من العلم ما لا يسع المسلم جاهل مما تصح به عبادته اللي يفروض أعيانه كل مسلم يجب عليه علينا يتعلم الطهارة والصلاة لأنه مخلف بالصلاة فإذا لم يتعلم كيف يتطهر كيف يستنجي وكيف يتوضى وكيف يهتسل فهو آسف ولو صلى صلاة باطلة ولهذا يعذب الرجل في قبر عذب الرجل في قبر لأنه كان لا يستبرع من البور واجبات شرعية عينية كل مسلم يجب أن يتعلمها تتعلم المرأة ما يتعلق بطهارتي من الحيض والنفاس ونحو ذلك هذه واجبات على المرأة عينية لا يسع امرأة أن تجهل هذا للنساء كتب الله عليهن الحيض هذا أمر كتبه الله على بنات آذة خلاص صار في حق كل امرأة بالغة يجب عليها أن تتعلم أحكام الحيض وهكذا الذكاء لمن وجبت الزكاه في ماله مش كل احد لكن من في ماله وجب عليه تعلم احكامها هكذا الحج من وجب حق الاستطاعه وجب عليه تعلم احكام الحج والعمره والصيام يجب على كل من كلف بالصيام ان يتعلمه والتجاره كان الإنسان بائعا أو سيؤجر يجب عليه تعلم احكام البيع الشراء والإجارة وجبت عينية في حق هذا الإنسان لان وجدت الشروط لأن سيقوموا بها فلابد من تعلم أحكامها وكذلك النكاح من أراد أن يتزوج نقول يجب عليك أن تتعلم الواجبات من أحكام النكاح مش المستحبات لكن على الأقل الواجبات والمستحبات يستحبوا تعلمه طيب أراد أن يطلق يجب علينا أن يتعلم أحكام الطلاق حتى لا يطلقها في الحيض مثلا أو في طهر جمع فيه فيكون طلاق بضعة فيأسا طيب الخلع كذلك وهكذا في كل ما يباشره الإنسان في عبادة أو معاملة لابد أن يتعلم احكامها شرعا هذه واجبت عيلية يبقى النوع الثاني فرض كبير وهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاجه هو في نفسه وما يحتاج عموم المسلمين في أحكام الشرع أن يكون فقيها حتى لو كان فقيرا يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحد واحكام التعاملات في البيع والشراء وما الى ذلك وان كان هو غير مخاطب بذلك لكن يتعلم هذا ليعلم الناس وليكفي المسلمين وكذلك تعلم وصول الفقه وتعلم اللغة العربية نحو صرف وبلاغة وادب الى اخر فروع اللغة وكذلك الحديث ومصطلحي والتفسير وعلومه وهكذا فسار علوم الشرعية حتى ادخلوا فيها المنطق ادخلوا فيها المنطق وفيه خلاف المقصود ان كل ما كان علما من مقاصد الشرع او كان علما من الوسائل يعني من الالات التي توصل اليه او يتوقف عليها فهم خطاب الشرع فانه فرض كفايه حين اذا كنت تعلم اصول الفقه اللي احنا بنعمله دلوقتي ده وقراءه متن في الفقه وممارسته وفهمه وحفظ حديث والقراءه في التفسير ودراسه المصطلح بس كده عشان ما رأك منش ما حكمها وما, وما يرحق بذلك ما حكم هذا فرض وكفاية احنا ما نقول فرض وكفاية الموضوع ما اخلصش السؤال هل وجد في الامة من يقوم به الكفاية في هذه الجوانب الجواب لا ومن قرون متطاولة لا مش بس اللعبة لان كم من يحتاج المسلمون الى اتعاروا في احكامها ولا يجدون من يفتيهم والنظر هنا الى عموم البلاد الاسلامية مش الى بلد المعين قد يوجد في بعض المحافظات في بعض القرى في بعض البلاد في بعض المناطق كفاية من العلماء في جانب معين لكن بالنظر الى عموم المسلمين لا الكفاية غير حاصلة فيبقى طالب العلم ساعيا الى رفع الجهل عن نفسه ورفع الاثم عن نفسه وعن عموم المسلمين فما اعظمه من ثواب إذا احتسب الإنسان الأجر على الله عز وجل ولهذا العلم لا يعدله شيء لو صحت فيه النية كما قال الإمام أحد لا يعدله شيء وينبني على ذلك جواز ترك طالب العلم لمن بدأ فيه ومنبني على الخلاف في جواز ترك فرض الكفاية لمن شرع فيه أما فرض العين فإذا شرعت فيه لك أن تتركه حتى لو كان واجبا موسعا لكن انت مخير في ان تبتلق الان ولا بعد الان لكن متى بدأت لا يجوز لك ان تقطع الصلاة في واجب العين كذلك الواجب العين الموسع او في الواجب الكفاء خلاف هل يلزم من شرع فيه ان يتمه او لا قالوا يلزم اصلاب ان يلزم من شرع فيه ان يتمه فانبنى على ذلك الخلاف من بدأ في طلب العلم ووجد من نفسه القدرة على ذلك ولم يعجز عن الإكمال لم يترك للعجل ولكن تركه كثلا أو تهاونا أو انشغالا بغيره هل يأثم؟ اختلف الأصليون في ذلك قيل يأثم وقيل لا يأثم وقيل يفرق بين أبواب العلم كما ذهب إلى ذلك السيوط رحمه الله والمسألة على كل حال لا تخلو من حرج لمن واجد من نفسه القدر على طلب العلم ثم صرط في ذلك فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على اكمال ما بدأنا وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم نعم وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل هذه و... قاعدة مقدمة الواجب يقع عبر عنها بمقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به هناك طبعا المثالة تحتامل كلاما كثيرا لكني يعني أن ضبط ولا أطيل حتى ننهي ما أردنا إنهاءه نسير على ما وضحه المؤلف والزيادات في محل آخر يقال ما لا يتم الوجوب إلا به ويقال ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الوجوب إلا به هو الشيء الذي ليس في مقدور المكلف أن يوجده ليس متعلقا بالمكلف يعني مثلا هل يجب عليك أن تحضر أربعين لصلاة الجمعة؟ لأن الجمعة شرط صحتها حضور أربعين لا هذا لا يجب عليك فأنا جئت إلى المسجد ولم أجد الأربعين ليس هناك جمعة ستقام في البلد يعني ليس المسجد لأنه لو فيش أربعين في المسجد سنروح المسجد الثاني لكن خلينا أقول البلد قاريا مثلا والعدد فيها كثير ولم يحضر أربعون فلا وجوب على من ذهب ولم يجد الأربعين هل يقال يلزمك أن تحضر أربعين لتصلي بهم أو معهم الجمعة لا خلاص هذا غير مخذور للمكلف قالك القدرة قدرة على الفعل هل لا يلزم أن يحصل القدرة على فعل لكن لو وجدت القدرة وجد تكليف كذلك اليد في الكتابة إذا كلف بأن يكتب لا يلزم أن يكون عنده يد لو ما كانت عنده يد يخلق نفسه يد. لا يخلق نفسه يد طيب هذا رجل فقير هل يلزم أن يكتسب مالا ليبلغ ماله نصابا ثم يحول عليه الحول فتجب الزكاة نقول يجب عليك أن تشتغل وتتكسب حتى تكون غنيا لا لا يجب طب أنا فقير هل يجب علي أن أشتغل وأحصل مالا لاحج؟ لا لا يجب لأن هذا لا يتم الوجوب إلا به أصلا لا يكون الوجوب إلا إذا كنت قادرا فلا ينزمني تحصيل القدرة التي بها يكون الوجوب لكن البحث الثاني أو الحال الثاني ما لا يتم الواجب إلا به وقد استجمع شروط الوجوب شروط موجودة وهذا مكلف وقادر على الفعل لكن هناك مقدمات لا بد ان توجد حتى يوجد هذا الشيء اللي هو ما لا يتم الواجب الا به مثل غسل الوجه لا بد ان تدخل جزءا من الرأس فيلزمك تدخل هذا الجزء مثل الصيام لا بد ان تمسك جزء من الليل اللي هو اخر جزء من الليل مع اول جزء من طلوع الفجر ما هو بينهم التئام في الوقت ما فيش انفصال اخر جزء من الليل واول جزء من الفجر فيش بينهم انفصال ما فيش وقت يفصد بين الامرين فلكي استوعب اليوم بالصيام لابد ان يكون هناك امساق جزء من الليل فهذا ما يتم الواجب الا به كذلك الجمعة الجمعة واجبة بس انا اعاد في البيت اقول خاصة بما اني في البيت مش في المزجد بلا جمعة علي نقول لا يلزمك السعي فاسعوا الى ذكر الله لا يتم آآ آآ إقامة الجمعة إذا ذهبت إلى المسجد فلزمك السعي طيب انا والله عندي مال وعندي قدرة على شراء ثوب أثر به عورتي للصلاة ولكني لن أشتري الثوب نقول أنت آثم لأنك تركت مقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا بي فواجب والصلاة واجبة والسطر العورة شرط لها ولا يتم هذا السطر إلا بوجود ملابس ولا يتم لك وجود ملابس إلا بش رائعة لأنك عندكش ملابس تسر العورة إلا ما ستشتري فيلزمك الشراء طب قال أنا فقير هل يلزمني تحصيل مال لاشتري سترة أصلي بها لا لا يلزمني فقير لا يلزمني لا يلزمني أشتري لأنه فقير هل يلزمني أشتري ماء لأتوضأ إذا كنت قادرا نعم حتى لو زاد على ثمن المثل المثل يسيرا طب إذا كنت فقيرا لا تجد هل يلزمك أن تشتري؟ لا يلزمك لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به لكن في حال القدرة على المال مثلا انقطع الماء في البيت كثير من الناس يذهب إلى التيمم نقول لا يلزمك أن تشتري ماء لتتوضى كما تشتري الماء لتشرب الناس يشترون في مصر يعني يشترون المياه المعدنية بعضهم مش كلهم يشترون المياه المعدنية المعدنية للشرط وقال من يتنبه لأن يلزم شراء الماء ليتوضى لما كانش عنده ماء في البيت يلزمك أن تشتري ماءا وتتوضأ به, به إذا كان به وتستنجي به إذا كان استنجاء وهكذا فهذه مما لا يتم الواجب إلا به نعم قال وإما مقدور لأن عسانك استعي للجمعة صم جزء من الليل وعصل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه نعم نمثلة واضحة ما لا يتم الواجب إلا به نعم فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات واجب الكف هذه من فروع مسألة ما يتم الواجب إلا به وما لا يتم اجتناب المحظور إلا به اجتناب يجب عليك ترك زواج أختك وسائل محارمة أخته الأم والعم والخالة إلى آخر ثم اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة أو اشتبهت أخته بأجنبية هو جاء إلى امرأة يخطبها فقال له أبوها أنا لا أذكر هم تنثو أم وواحدة منهما رضعت معك على أمك بس أنا مش عارف أي أم تحديدا ذهب إلى أمك والله يبني مش فكرة يتنشبه بعض ولا أستطيع أن أستحضر أياتهما رضعت هي واحدة يقينا رضعت والثانية يقينا لم ترضع لكني لا أدري السؤال هل يجب عليه ترك زواج أختي من الرضاع ولا لا يجب ولا سبيل إلى ترك هذا إلا بترك ذواجهما معا فنقول يلزمك إيه تركوا ذواجهما معا لو تزوجت واحدة منهما فأنت آثم لإحتمال كونها أختك من الرضا مش تاني لما إيضا تكوز غيره يعني وفيش غيره في الدنيا وهي أيضا لا يجوز أن تتزوجه لا يجوز أن تتزوجه فعلى كل حال لا يتم ترك هذا الحرام إلا بترك الأختين معا وكذلك اشتبهت ميثلة بمذكات أحد الحيوانين امامي ميت والثاني مذكر احدهما ميت والثاني مذكر ولكني لا ادري ايوم أي الميت وايوم أي المذكر فيلزمني اجتناب اللحمين معا لكن لو كان لو كانت امراه اشتبهت علي في بلده نسائها كثير يعني أمي ارضعه امراه في المنوفيه هو انا منوفيه بس يعني هو اللي على بالي في المنوفيين ولكني لا ادري من التي ارضعتها وحاولنا نفتكر مش عارفين نفتكر هل اترك زواج المنوفيات كلهن والله يعني اذا كان مش من باب الشرع دي مسالة اخرى مش حاول اولى لا مش اولى عشان اخ الجنبي بيحررنا هو الاولى ويعمل لنا مشاكل هذه مسالة اخرى معين بعض الناس يقول زواج المنوفيات اولى لان كلما كانت المرأة منوفيا كلما كان فيه نفع على الزوج لكن الزوج لا يكون منوفيا ونحن لا نفضح في احد إخواننا. لكن انا بغض النظر عن هذا يعني المنوفية فيها خير كثير حد منوفي هنا يا دي المصيبة السود فيها خير حتى اني احرر على زواجي من المنوفيات <تصفيق> فهل يلزمه ترك شرعاً؟ هل يلزمه ترك سواجم المنوفيات؟ لا بل فيها عشرات ولما أتلألف من النساء يترك الجميع من أجل واحدة خلاص هذا لا يقال له ترك إنما الكلام عندما يكون الاختيارات ضيقة ولهذا حتى في الفقه قالوا إذا اشتبه اشتبت بقعة نجسة ببقعة طهرة في مكان ضيق لا يجد له أن يصلي في هذا المكان هذا بلا مكان آخر ويصلي يصلي في جميع البقاء يعدد الصلاة لكن إذا كان مكان واسع قال يصلي في أمكنة واسعة حيث شاء بلا تحري مسجد كبير وواحد دخل قال والله أنا فاكر زمان أن في واحد تبول في موضع من المسجد عمل على نفسه وبيصلي لكن مش فاكر بقى كان هنا في الصف الأول ولا الثاني ولا العاشر يمين ولا أسمال ولا وسط لا نقول إيه صلي حيث شئت بلا تحري ولا غلاص المسألة سقطت عنك عنه هو أصلا يلزمه اجتناب الموضع النجس ولا لا يلزمه لكن في هذه المسائل لا يلزمه الاجتناب نعم فلو اجتبأت أخته بأجنبية وميتة بمذكاه واجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام لأنه لا يتم ترك هذا المحظور إلا بهذا وترك المحظور واجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم فلو, فلو وقع واحدة او اكل فصاد فالمباحة لم يكن مواقع للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له نعم والمسألة تعود الى الظاهر فهو يعني هو الا يحتمل انها تكون ليست اخته الا يحتمل ان اكل المذكى نعم يحتمل لكن هذا في الواقع نفس الامر انت انما تكلف بما في ظنك فهو آثم من حيث النظر الى الظاهر وان كان في حقيقة الامر قد لا يكون أكل الميتة أو لا كنت تزوج أخته نعم ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الطرف وبمعناه المستحق والسنة هي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل المتابعة فقط والنفل وهو... لغة هو المدعو لأمر مهم من النذب الذي هو الدعاء مثل ما قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة يعني حين يدعوهم ومنه قول عليه الصلاة والسلام تدب الله لمن يخرج في سبيله <تصفيق> والمنذوب شرعا ما أثيب فاعله يعني امتثالا انتبه لهذا التعريف ما أثيب فاعله يعني امتثالا ولو قولا وعمل قلب احنا نريد أن ندخل حتى الأقوال مثل الأذكار غير الواجبة وأعمال القلب كالخشوع في الصلاة ولم يعاقب تاركه مطلقا ولم يعاقب تاركه مطلقا لما قلنا ما يثاب فاعله خرج به ثلاثة من خمس خرج الحرام لأن الثواب على الترك ليس عن الفعل خرج المكرون الثواب على الترك ليس عن الفعل خرج المباح لأنه لا ثواب فيه أصلا بقي معنا الواجب نريد أن نميز المندوب عن الواجب الواجب يستحق العقاب أو يذمه تاركه المندوب ليس كذلك لهذا قالوا لا يعاقب تاركه او لا غم في تركه مطلقا ويسمى سنة ومستحبا ومندوبا وتطوعا وفضيلة <تصفيق> الى اخره وبعض الاصلين خدف بين بعض هذه التسميات <تصفيق> نعم والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك ثالتطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انهم هذه مثالة الزيادة على قدر الواجب الزيادة على قدر الواجب في الركوع الواجب في الركوع في الصلاة الطمأنينة وان تأتي بقول سبحان ربي العظيم الطمأنينة رك وسبحان ربي العظيم مرة واجب والزيادة على مرة ليست واجب طيب هذا شخص راكع وأطال في الركوع أتى بعشر تسبيحات مثلا ازياد على قدر الطمانين والتسبيح مرة بما يوصف يصف بالنواجب ولا يوصف بأنه نفل هذا فيه خلاف بين الوصوليين والزائد على قدر الواجب في ركوع ونحن نصفح في الماذا بأنه نفل وليس واجبا نعم بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب المؤلف رحمه الله جزم آآ آآ آآ أن الزيادة على الواجب قال وما قصد ثابع على الفعل لا, لا قبل أصلكم وبمعنى المستحب والسن وهي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل المتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب الأول قول تختص بما فعل فقط هذا تفريق ليس مسلما له وليس مصطلحا عليه عند كل الوصوليين ولا حتى عند كل الفقهاء بل في ذلك خلاف يفرق بعضهم يفرق بين السنة والمستحب فيقول السنة ما جاء استحبابها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله والمستحب ما كان بالقياف مثلا عن طريق الاستنباط وليس عن طريق النص أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن استعمالات الفقهاء غير ذلك وصابوا أن كلها بمعنى واحد وإن فرق بعضهم فهذا مجرد الصلاح قال والنفل وهو وهو على الواجب النفل يعني يسمى أيضا نفلا ثم قال والزيادة على الواجب هل نصح عندك والزيادة هو على الواجب هو الزيادة هو هو الزيادة على الواجب النفل يطلق على الزيادة على الواجب وقد سم القاضي ما لا يتميز من ذلك كالتمأنينة في ركوع السجود واجبا والصاب قلنا انه, انه نفل ليس واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز هذا عندما قال انه واجب يعني نظر الى الثواب انك تثاب على الركوع كله ثواب الواجب وان كان بعضه واجبا وبعضه مستحبا وقال ثواب الخطاب وهو المقدم في المذهب والفضيلة والافضل كالمندوم يعني في المعنى يطلق فضيلة يطلق افضل والمعنى واحد بعد ذلك: المحظور الذي هو المحرم نعم يطرق هو قول لا تختص المصادر لا تختص السنه عند بعضهم بما فعل بما واصرح موجود حتى عند أصحابنا وكان الحجاوي احيانا ينتقد على المنقح بما فعل بأن يقال إن هذا هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس استحبابا ما كان مبنيا على القياس أو مبنيا على النظر والرأي وليس على الدليل الشرعي اللي هو نص يعني ليس على النص الشرعي لأن الدليل أعام فإنه مستحب وسنة يقال مستحب أو سنة عند بعضهم وعند آخرين قالوا لا نقول على ما ثبت بالنص الشرعي سنة ونقول على ما ثبت بقياس أو استنباط مستحب هذا الصواب نعم ومحذور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين الحرام واجب الحرام ضد الواجب وحيث كان الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا فقل في الحرام ما ذم شرعا ساعله قصدا مطلقا ولو قولا وعمل قلبه ما ذم فاعله ولا قولا وعمل قلب شرعا ولا نقول مطلقا معذرة لا مطلقا لأنك مأمور بالترك مطلقا وأي فعل للحرام لا يجوز الواجب أن تتركه على الفور تقول أفعله أحيانا واتركه أحيانا وإنما الواجب أن تتركه على الفور فهو ما ذم شرعا تاركه ولو قولا مثل الغيبة والنميمة أو عمل قلب مثل الحسد وصوء الظن بمن لا يجوز وصوء الظن به نعم فلذلك يرد على الحد الذي ذكرته فعل المباح قالوا إذا لذم من فعل المباح ترك الواجب فإنه يدم فاعله لا من جهة فعله بل من جهة أنه ترك به واجبا الآن البيع والشراء الحكم من حيث الأصل مباح هذا شخص يبيع الشريف فعل مباحا لا مسح ولا ذنب إن شغل بالبيع والشراء عن صلاة الجمعة بعد النداء الثاني والواجب أن يسعى إلى الجمعة إذا سمع النداء الثاني البيع والشراء في هذه الحال محرم لا لنفسه ولكن لغيره فإذا لازم من هذا ترك الواجب لزم من في هذا البيع ترك الواجب كان محرماً فبقي اشكال في التعريف لهذا كان تعريف الامدي افضل التعريفات قال الامدي رحمه الله زيادة على هذا التعريف ما ذم فاعله ولو قولا, قولا او عمل قلب شرعا بوجه ما او من حيث هو فعل له قيده بهذا التقييد ليسلم من هذا الاراض وهذا الحد اجول الحدود في تعريف الحرام ما ذم شرعا فاعله ولو قولا عمل قلب بوجه ما او تزيد قولك من حيث هو فعل له لنخرج الحرام المباح التي ذكرته على كل حال ما ذكره المؤلف واضحا كوني سهلا محظور هو لغة الممنوع حضرت الشيء يعني منعته والحرام بمعناه وهو ضد الواجب يعني ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه لكن هذا في الاشكال الذي ذكرنا لانه قد لا يعاقب على فعله قد يعفو الله عز وجل عمن فعل الحرام ثم هو ايضا لا يثاب على الترك الا اذا قصد الى الترك وكان ممتثلا بهذا الترك نعم ولما كان المحظور ضد الواجب قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما اقرأ فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين هذا عند الحنابل المسألة يقال فيها الواجب ال ال ال الشيء إما أن يكون النظر فيه إلى جنسه وهذا الجنس يشمل أنواعا كثيرة والأنواع تشمل أفرادا كثيرة فجنس الحيوان يمكن ان يكون فيه حرام وحلال حرامًا أكل وحلالٌ أكل فمَا أحى له الله منهbie هو حلاله وما حرامه فهو حرام حتى النوع مثل البهائم بهيمة الأنعام منها الحرام ومنها الحلال المذكة يكونوا حلالاً وغير مذكة يكون حرام. فهذا لا اشكال فيه يكون واحدا بالنوع أو بالجنس منه حرام منه ومنه حلال إنما يكون واحدا بالعين يعني بالشخص متشخص ثم يكون حراما حلالا او حراما واجبا من جهتين هذا ممتنع ليه لان الضدين لا يجتمعين لما يكون في تعدد في الافراد او في الانواع الجهة منفكر لكن لما يكون شيء معين هذا الشيء بعينه تقول حرام حلال ما ينفعش طب حرام واجب الحرام والواجب ضداني باعتبرها كام التكليف وإلا الحرام يقابله الحلال فباعتبار أحكام التكليف الحرام ضد الواجب والضداني لا يجتمعين مش ممكن يكون الشخص قائما قاعدا ولا يكون أبيض أسود في نفس الوقت في نفس المحل لأنه ممكن يكون محليين أبيض واسود زي التاكسي أبيض وأسود لكن في نفس المكان نفس البقعة أبيض وأسود لا لا يجتمعين حينئذ قال الحنابلة إن الصلاة في الدار المغصوبة حرام وباطلة لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا بها منهي عنها هي صلاة صلاة مأمور بها وأنت مأمور أن تقعها في بقعة يجوز لك أن تقعها فيها والصلاة لا ينفك بقوعها عن بقعة ويمكن mascال لها في مكان فلابد أن يكون أن تكون صلاتك في مكان في بقعة وocused البقعة بد أن تكون حلالا بقاؤك فيها وأن تكون قاهرة فإذا صليت في مكان النجس فالصلاة باطل واذا في مكان مغصوب فالصلاة باطلة عند الحنابلة بالنظر الى ايه الى ان شلاك واجبا حراما بالنظر الى عينه ومن صححها وهو قول عند الحنابلة وقول الجمهور نظروا الى ان الجهة منفك قالوا هو مثاب من حيث ايقاع الصلاة اثم من حيث كونها في الغصم ولكن في حقيقة تصور هذا عثير لأن وجود وليس هذا انتصارا للمذهب فقط يعني أنا أقول لك بقاؤك الآن في هذا المكان بقاؤك في هذا المكان المغصوب ما حكمه حرام. حرام صح فكيف تتقرب إلى الله بهذا أي بقاء في صلاة ولا في ذكر ولا في لعب كرة ولا في أي شيء هذا النظر إلى نفس البقاء نفس البقاء يمكن أن يكون واجبا حراما ولا نظر إلى, نوع هذا إلى أفراد هذا البقاء هل أنا باق لأصلي ولا باق لأذكر الله أقول البقاء حرام النظر هنا إلى أصل البقاء حرام فكيف تكون متقربا بما نهيت عنه فهذه نظرة الحنابلة قالوا إن الصلاة حينئذ تكون باطلة في البقعة المغصوبة وفي الأرض المغصوبة والبحث فيها طويل جدا وعندما انصححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد عجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك, ولذلك بطلت أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح هذا تقسيم النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه أو إلى أمر خارج عنه فإذا عاد النهي إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد والبطلان وإذا عاد إلى, الش... إلى شرط الشيء فإنه كذلك التاضي الفسد البطلان عند الجمهور ولكن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفاسد والباطل فما نهي عنه بأصله ووصفه فهو عنده باطل وما نهي عنه بأصله دون وصفه فهو عنده فاسد والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنه يقتضي الفساد عاد إلى ذاتها مثل أن يقال لا مثل النهي عن صيام يومي أيام التشريق أو يومي الع أنت منهي عن نفس الصيام في هذا اليوم فالصيام في هذا اليوم فاسد باطل طيب عاد إلى شرطه مثل النهي عن ستر العورة بثوب مغصوب ستر العورة شرط من شرط صحة الصلاة وكذلك الوضوء بالماء المغصوب الوضوء شرط لصحة الصلاة والوضوء لا يكون إلا بالماء فلو غصبت ماء أنت توضعت به كان النهي عائدا إلى شرط الصلاة فلا يصح هذه الطهارة ولا تصح الصلاة بناء على ذلك طيب إذا عاد إلى أمر خارج كالإناء الذي تضع فيه الماء الإناء مغصوب ما حكم الطهارة صحيحة وإن كان استعمال الإناء محرمة تقول إزاي نقول لك الجاه هم فك الماء لا تعلق له بالإناء يمكن أن لا يكون في إناء الإناء أمر خارج عن الماء ممكن أترضى بماء نازل من الصنبور أو ما في هذا الإناء أو في غير الإناء ماهية الوضوء بالماء لا تتوقف على هذا الإناء لكن الوضوء لا يكون إلا بماء فلو عاد النهي إلى الماء نفسه لم يصح التطاهر به لكن عاد إلى أمر خارج عنه فتصح الطهرم عن اسم باستعمال هذا الإناء الموصوب وكذلك عمامة الحرير لفس العمامة الصلاة شرط لصحتها ما رأيكم؟ لا ولا شرط ولا واجب فإذا لبث عمامة حرير وصل نقول صلاته صحيحة مع الإث لكن لو لبث ثوب حرير ثاتر بي عورته غير مش في العمامة لبث ثوب حرير نقول صلاته باطلة لأن ثاتر العورة شر والنهو إذا عاد إلى الشر فإنه يقتضي الفتاة هذا باختصار في هذا أيضا تفصيل يطول لهذا قال وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول يعني ما عاد إلى صفة الشيء كالصلاة في السكر والصلاة في الحيض والأماكن السبعة اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها اللي هي المزبالة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى ومذهب الحنبلة عن مصحة الصلاة في هذه الأماكن والأوقات الخمسة اللي هي الأوقات المنهة عنها اللي هي من طلوع الفجر حتى تتضيف الشمس حتى قرب طلوع الشمس من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيدة هذا الوقت الثاني والوقت الثالث قبيل الزوال اذا تضيفت او اذا او شكت على الزواج حتى تزول الوقت الرابع من صلاه العصر وليس من دخول وقت من صلاه العصر حتى تضيق الشمس الغرب الوقت الخامس من تضييقها للغروب الى غروبها وتجمع في ثلاثة اختصارا لكن التفريق اجود فيقال من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وثانيا قبيل الزوال وثالثا لو هو عند قيامه حتى تزول يعني يكون هذا بنحو عشر دقائق وثالثا من صلاه العصر الى غروب الشمس هذه اوقات نهي عن الصلاه فيها فايقاع الصلاة فيها غير الفرائض يعني من هي العنى وهي, وهي فاسدة لو صليت نافلة في هذا الوقت فصلاتك فاسدة حتى عندنا حتى ذوات الأسباب خلافا للشافعي فسمى أبو حنيفة رحمه الله هذه الأفعال التي تفعل وكان النهي فيها عائل إلى صفاتها أو إلى شروطها ليس إلى أصلها سمى فاسدة وعند الجمهور أنها فاسدة باطلة لا فرق وهي من القسم الأول وإن عاد لا إلى واحد منهم يعني لا إلى الأصل ولا إلى الوصف اللي هو شرط من الشروط كلبس الحرير يعني ليس في ستر العرور مثل عمامة الحرير فإن المصلي فيه جامع بين الخربة والمكروه المكروه هنا ليس المكروه الصلاحا ولكن المكروه في لسام الشرع عم أن يكون حرام أو مكروها الصلاحا لأن لبس الحرير للرجل حرام وليس مكروه وكلامنا ليس في المكروهات لكن جمع المصلي بين ما يتقرب به الى الله وما منع من التقرب به الى الله فالجهة منفكة فصحت الصلاة مع الاث في صورة عمامة الحرير ونحوها ثم انتقل رحمه الله الى الكلام عن المكروه نعم الفسد عن ان ما نهي عن اصله ووصفه فإنه, فاسد باطل فإنه باطلا عنده وما نهي عن أصله عن وصفه دون أصله فإنه عنده فاسل وليس باطلا وأما الجمهور فلا يفركون يقولون الفاسد والباطل بمعنى واحد نهي عن أصل الشيء وعن وصفه أبو حنيفة يقول إذا كان الأصل منهيا عنه فهو باطل وإذا كان الوصف فقط منهيا عنه والأصل غير منهيا عنه فإنه فاسد والجمهور لا يفرق هذا التفريق نعم ومكروه وهو ضد المندور ونأتي دركنا في الشرح كده؟ خلاص هذا المعتمد الذي قلته إذا سبق لساني من قبل فالمعتمد ما قلته هذا في آخر الكلام نعم. ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيل المكروه في لسان الشرع غير المكروه الصلاحا المكروه في لسان الشرع ليس هو المكروه الصلاحا بل هو أعم منه يطلق على الحرام ويطلق على المكروه الصلاح بل الغالب في اطلاقات الشرع ان يطلق على الحرام مثل قولي تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. بعد بعدها ذكر ضربا من المحرمات لكن المكروه الصلاح هو الذي يقابل المندوب بمعنى انه يثاب تاركه امتثالا ولا ذم في فعله او لا يعاقب فاعله وهذا يشمل قول عمل القلب لماذا أقول تفريق بين الشرع والاصطلاح لأنه لا يصح أن تفسر مصطلحات الشرع على مصطلحات الفقهائي إذا كان الصلاحهم يخالف الصلاح الشرع نحن عندنا ثلاثة أشياء لغة وشرع والصلاح هل الحقائق الشرعية ليست ليس لها علاقة بالحقائق اللغوية ولا هي حقائق لغوية قيدة وزيدة فيها ونقصة منها ده خلاف طويل جدا بين الأصوليين لكن على كل حال بعيدا عن هذا الخلاف الذي ينبني عليه عمل لكن بعيدا عن هذا لا شك أن للشارع اصطلاحا في أمور تخالف اللغة فإن الصلاة شرعا غير الصلاة لغة اللي مطلق الدعاء لكن شرعا هي العبادة المعينة الذات الأقوال والأفعال مستدحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وكذلك الصيام شرعا غير الصيام لغة يختلف لكن وجه الاختلاف هذا فيه. خلاف بين أهل العلم ثم النظر الثالث عند العلماء في الصلاح فقد يصطرحون على غير الصلاح الشرع لذلك من يقول مثلا المكروه شرعا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعلا يقول هذا غلط ده المكروه ايه الصلاحا وليس شرعا وأما المكروه شرعا يعني في لسان الشرع فإنه يطلق على الحرم أما إذا قلت شرعا بمعنى المتشرعة بمعنى الصلاح المتشرعة فوضّح مرادك يعني ننازعك في هذا المراد لكن نقول وضّح مرادك قل الصلاحة الشيء الثالث أن الصلاحات, احنا قلنا الصلاحات تختلف عند العلماء وتختلف أيضا عند الناس عند العامة أعراف الناس تختلف في إطلاقي الألفاظ وقد يخالف هذا العرف ما في لسان الشرع وما في الصلاح أهل العلم فينبغي التنبه لذلك أيضا وإن من الخطر العظيم والخطأ الواضح الفاضح أن يفسر الإنسان مصطلحا شرعيا في لسان الشرع في الكتاب والسنة بما في عرفه وعرف قومه وعرف البلد التي نشأ فيها مثلا هذا غلط عظيم جدا ويقع فيه كثير من الناس فمثلا إيه؟ ماشي قال لي و جاءت سيارة السيارة من يسير على الأقدام و جاءت سيارة و يرسله لها فأدلى ليست هي العربية السيارة ليست السيارة التي مركبها لا, لا يفسر القرآن بذلك كذلك التصوير في لسان الشرع هو التصوير بمعنى التمثيل صنع التمثال ولهذا جاء في بعض الألفاظ لا تبع تمثالا إلا طمسته فهو الذي في عرف المخاطبين تمثال وكذلك رسم ذوات الأرواح وأما التصوير الفوتوغرافي فإن قلنا عنه تصوير فهذا مجرد الصلاح عرفي لا ينبني عليه حكم شرعي فلا يصح أن تدخل التصوير الفوتوغرافي في النص المتناول للنهي عن التصوير الذي هو صنع التماثيل من حيث تناول النص لهذه الصورة ولكن صح إدخالها لو أردت بالقياس مع تحقق شروطه وحينئذ ينظر في صحة هذا القياس هل يقاس على التمثال صنع التمثال ولا يقاس على النظر في المرآة والنظر في المياه التي تعكس الصورة فيختلف النظر في ذلك لكن لا يتيأ شخص ويقول التصور الفوتوغرافي حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة أي صورة التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء لم يكن موجودا في زمان أصلا التصوير الفوتوغراف وعرف المخاطبين يأبى ذلك فلا تنزل المصطلحات الشرعية على أمور حادثة كواضع الناس على تسميتها باسم له معنى آخر في الشرع وإنما ينظر بعد ذلك إلى القياس وتحقق شروطه وبهذا يعلم خطى من يقول التصوير الفوتوغرافي حرام بالنص وإنما يثكت عن هذا الخلاف لو قال حرام بإيه؟ بالقياس او الاستنباط او نحو ذلك لكن لا تكون عندي نص يدل على تحليم التصوير هذا غلط ليس نصا فضلا عن كوني ايضا النص يطلق بعد ذلك على ما لا احتمل الا معنى واحدا غير الظاهر الذي له اكثر من معنى وفي احدها اظهر وغير المؤول بكل حال انه على هذا لانه لا يصح ان تعرف المكروهة بهذا التعريف فتقول المكروه شرعا بل لابد ان تقول المكروه اصطلاحا وليس شرعا في اصطلاح الاصوليين وقد يختلف الاصطلاح من فن الى فن يختلف بين الفقهاء والاصوليين مثل ما ذا في الحكم هذا هو الخطاب لمخطط الخطاب وامثلة ذلك كثيرة ويختلف ايضا عند اللغويين وعند المناطق وهذا شيء كثير نعم ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة قال مروره وبدو المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعلك المنهي عنه نهي تنزيل هذا عند المتأخرين وأما عند المتقدمين في لسان الأئمة حتى الإمام أحمد رحمه الله فإنه إذا قال يك أكره كذا فإنه في الغالب يطلق على الحرام وكذلك في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونحوه من الإمة المتقدمين أما المتأخرون فالصلاحه على أنه المكروه تنزيها الذي يقابل المندوب مثل تشفيك الأيدي إذا كنت ذاهبا إلى الصلاة ومثل الحركة الكثيرة في الصلاة التي لا تصل إلى حد الإبطال حركة لا تصل إلى حد الإبطال لكنها مثل الكثرة المغطلة ولكنها كثرة تذهب الخشوع أو تخل بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ومثل الالتفاق في الصلاة ونحو ذلك المقرهات وهي كثير وأما المباح فهو آخر شيء في الأحكام التكليفية قال ومباح والجائز والحلال بمعنى يقال مباح ويقال جائز ويقال حلال كل ذلك بمعنى واحد الصلاحا وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب يعني من حيث هو بالنظر إلى ذاته لا يتعلق به سواب ولا عقاب لماذا نقول من حيث هو لأنه إذا نظر إلى كونه وسيلة لواجب فيكون واجبا أو لا وسيلة لترك حرام فيكون واجبا أو وسيلة لفعل حرام فيكون محرما أو وسيلة لمندوب فهو مندوب أو وسيلة لمكروف فهو مكروف فالوسائل لها احكام المقاصد لكن البيع من حيث هو بيع والشراء من حيث هو شراء مباح طيب شراء الثوب لستر العورة واجب لكن الشراء نفسه مباح طيب شراء السواك مستحب لان السواك مستحب شراء ثوب اثر به سترا ذائدا عن قدر الواجب في الصلاة ثوب واسع فطفاض واثر بثوبين وليس بثوب واحد هذا مستحب وليس واجبا طيب شراء حرير للرجل حرام بيع شيء محرم حرام وإن كان البيع نفسه ليس حراما فالمقصود إن عندما نعرف المباح بأنه ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب أو متح ولا ذنب النظر فيه إلى ذاته لا إلى كونه يتوصل به إلى شيء له حكم آخر فيكون له حكم هذا الشيء نعم وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع قبل فيه. أن نقول هذا المباح نقولنا هو حكم تكليف ولبهنا على ذلك الصواب أن حكم تكليفه وإن كان خلافه في ذلك لفظي لما قال المؤلف رحمه الله أن المباح يسمى جائزا وحلالا هذا صحيح يسمى مباحا ويسمى طلقا ويسمى حلالا لكن يطلق الحلال باصطلاح آخر على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والجائز المستوى الطرفين اللي هو المباح الصلاح يعني يقال هذا مباح او هذا حلال او يجوز فعل كذا ويكون المراد ليس حرام يعني مثلا اذا دخل وقت المغرب حل الاكل والشرب لكنه في الحقيقة الاكل والشرب ايه أطلقنا الحلال على ما هو أعم وأوسع من الحلال اللي هو مباح مستوى الطرفين وكذلك إذا كان الشيء واجبا وكان هناك شرط أو كان هناك شيء جعله حراما ثم انتبه هذا حرام فرجعنا إلى أصل الوجوب يقول الفقهاء حينئذ حل كذا أو جاز كذا مع أن المراد أنه يجب فهذا اطلاق واسع يشمل ما هو أعم من المباح مستوي الطرفين يعني مثلا يقول الفقهاء في الحيض والنفاس اذا انقطع الدم في الحيض اذا انقطع الدم ولم تغتسل المراه لم يبح غير الصيام والطلاق طب الصيام لما لم يبح غير الصيام تفهم انت من العباره دي ايه ان الصيام مباح مع انه قد يكون واجبا او مستحبا لو يوم نفسي مستحب لو في رمضان وطهرت قبل الفجر بلحظة ولم تغتسل الفقهاء يقولون لم يبح غير الصيام والطلاق لأقول ولكن الصيام واجبا حينئذ طب كيف أجمع بين هذا وبين قولي لم يبح المباح هنا أعام من المباح اصطلاحا الذي هو استواء الطرفين في المجح والذن والذن والعقاب فقد يطلق المباح على ما هو على ما ليس حراما فيشمل الأحكام الأربع الأخرى مباح مستوى الطرفين وواجب ومندوب ومكروه كذلك ومنه قول تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ده في الحلال المستوي الطرفين وفيما سوى ذلك ذكرناه وذكرنا له مثالا نعم الاسئلة خليها بعد وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع خلينا خلص دي قبل القيام الى الصلاة نعطي وقتا للألكار هم. وقد اختلف في في حكم الأعيان منتفع بها قبل الشرع فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضر وتوقف الجذري والأكثرون يقول الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فيها خلاف عند الأصليين ولكن هذه المسألة غير مسلمة لأنه لم يكن هناك زمان خلى من شرع وإن من أمة إلا خلى فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ودتنبوا الطاقود ففي كل زمان تشريع وان كانت الشرائع تختلف لكن من لم يصله هذا الخطاب الشرعي كان نشأ في بادية بعيدة أو لم يعرف جهله وإن كان يعني موجود في زمان الخطاب المكاني لكنه جاهل هذا الخطاب فإنه يستفيد بالنظر في هذه المسألة اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع الأعيان لي الزواتعا سواء كان الإنسان يتناول أكلا أو يلبس لباسا أو يفعل فعلا والمراد ليس ما فيه ضرر محت ولا ما لا يمكن أن يتركه الإنسان كالتنفس شيء مضطر إليه إلا فإنه يموت ليس الخلاف في هذا لكن الخلاف فيما فيه نفع وقد يكون فيه ضرر ولست ملجان إليه ليس مثل التلفس مثلا لست ملجان إليه هذا الذي اختلفه فيه فعند أبي الخطاب والتميمي الإباح يعني أشاوه في الأصل على الإباح لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقالوا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقالوا قد خصى لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولهم أدلة في ذلك كثير فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته يعني المعتزلة لما نظر إلى هذه الجهة قالوا لأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة فإنها لم تكتسب صفة جديدة لو قيل إنها مباحة شرعا بل هي باقية على الإيه؟ الإباحة الأصلية فليس المباح من خطاب الشرع أصلا بل هو باقي على الأصل هذه وجهة نظر من نفى كونه شرعية. لكن قلنا إن هذا منتقد لأننا نتكلم عن إباحة اكتسبت بعد ورود الشرع أنا لما أقول هذا الشيء مباح أي مباح بالشرع لا بالحال الأصلي الذي كان قبل ورود الشرع فأنا أتكلم عن إباحة جاءت بخطاب الشرع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرم ما سكت عنه فوعفه فجعل ما أحله الله عز وجل هو الحلال ولا نعرف هذا إلا عن طريق الشر وعند القاضي وابن حامد بعض المعتذلة الحضر يعني أن الأشياء قبل التكليف على الحضر لأن الأصل لا يجد أن تنتفع بملك غيرك إلا إذا أذن لك وكل ذلك مملوك لله عز وجل ولا نعلم إذنه فيه قبل الشرع فيكون على الحظر. وتوقف الجزري والاكثرون يعني قالوا لا نحكم فيها ب ب باباحة ولا بتحليم وانما نتوقف والتوقف ليس قولا بالحظري ولا قولا بالاباح وتوقف عن الجزم بواحد منهما اذا استيحنا الاباحة حكم شرعي وهي ايضا حكم تكليفي باعتباد انك مكلف باعتقاد كون هذا الشيء مباحا والواجب والفرق مترادفان عندنا وعند الجمهور لا فرق بين الواجب والفرض هذا معتمد مذهب الحنبلة الاصولي ومعتمد مذهب الشافعية وكذلك الملكية وأما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب وهو رواية عن الإمام أحمد فالإمام أحمد في بعض الروايات عنه يقول أن الفرض أن يقول أن الفرض آكاد من الواجب والحنفية يقولون ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما ثبت بدليل ظني هذا ما تعلق بالنحية الاصولية طبعا النقاش فيها لغوي وهم ارادوا ان ينقلوا الفرق اللغوي بين الفرض والواجب الى الشرع ونحن مسلمون انه بينهما, أن بينهما فرقا في اللغة ولكن الكلام في الاصطلاح الشرعي هل استعمل الشرع الفرض والواجب متغيرين الجواب لا الجمهور يقولون لا فرق بينهم وما سواء نحن نسميه واجبا ما أمر بيع سبيل الإلزام أو الجزم نحن نسميه واجبا وفرضا وهم الحنفية يسمونه فرضا ان كان الدليل الموجب قطعيا ويسمونه واجبا إن كان الدليل الموجب ظنيا هذه النحية الوصولية ثم بعد ذلك قيل إن الخلاف لصدي وقيل إن الخلاف غير لصدي إنما عند ناحية الفقهية تختلف فإن الفقه بني على التفريق بين الفرض والواجه الفقه بنية على التفريق بين الفرض والواجه هذا موجود في الصلاة موجود في الطهارة موجود في الحج ففي الطهارة يقولون إن فروض الوضوء نحن بلا يقولون هذا وواجبه واحد التسمية والنية شرط يبقى فرقوا بأن الفرد هو الواجب التي هي واجبة تسقط إذا تركها سهوا وأما الفرض مثل غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل اليدين إلى الكعبين ومسح الرأس والترتيب والمولان فهي لا تسقط لا سهوا ولا ذكرا يعني لا إذا تعمد أن يترك ولا إذا نسيها حتى لو نسيها الوضوء لا يصح خلاف في التسمية لو نسيها حتى انتهى من الطهارة فطارته صحيح هذا في الوضوء في الغسل وفي التاموم كذلك إذن ثقتت التسمية لأنها واجبه ولم تسقط الأركان أو الفروض كذلك في الصلاة فالرق بين فروضها وواجباتها فالتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والطمأنينة والجلوس إلى آخره هذه أركان لكن التكبيرات غير الإحرام وسمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد وربنا ولك الحمد للجميع ورب اغفر لي بين السجدتين إلى آخره هذه واجبات ما الفرق قالوا ان الفرض لا يسقط عمدا ولا سهو ولا تصح الصلاة الا بالا занأس حتى لو تركوا سهوا لا تصح الصلاة لا بالا занأس اما الواجب فاذا تركه وانتقل الى الركن الذي بعده فإنه يسقط ويسجد الانسته اذا تركوا سهوا اما اذا تركوا فالعhthalه تطل الصلاة فيجبر ترك الواجب نسيانا بسجود سهوا ولا يجبر ترك الفرد والركن بسجود السهول لكن لابد من الإثيان به كذلك الحج صرق بين واجبات الحج مثل الإحرام من الميقات مثلا وبين أركانه مثل الإحرام الإحرام رق وكونه من الميقات هذا واجب وهكذا بني الفقه على هذا التفريق لهذا قال الطوفي رحمه الله تعالى الذي نصره أكثر, أكثر الأصليين ما ذكرناه من أن الواجب مرادف للفرد لكن أحكام الفروع بنيت على الفرق بينهم فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مجتملة على فروض وواجبات ومسنونات وأرادوا بالفروض الأركانة وحكموهما مختلف من وجهين الفرض والواجب الاختلاف بينهما من وجهين في عند الفروع في الفروع يعني عند الفقهاء وأحدهم أن طريق الفرض منهما أقوى من طريق الواجب هذا من حيث الثبوت يعني والثاني أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو والفرض لا يقبل الجبر وكذا الكلام في فروض الحج واجباته ففي الحج جبرت الواجبات بدم لكن في الأركان لا أبد من الإتيان به هل هناك مناط للتفريق هل هناك تناقض بين كوننا نقرر في الأصول أن الفرض والواجب سواء ثم نأتي بالفروع ونفرق بينهما فنلزم الأصليين الحنابلا والشافعية كذلك المالكية بكلام فقهائهم ونقول لهم يلزمكم أن تفرقوا في الأصول كما فرقتم في الفروع لا ليس كذلك لأن كل من الفريقين نظر إلى اعتبار وحينئذ لم يتورد الخلاف على محل واحد يقول ابن المبرد رحمه الله وبين هذا التفاوت في النظر الجهة المختلفة والواجب والفرض متباينان لغة هذا لا اشكال فيه مترادثان شرعا في صحيح روايتين يعني عن امام احمد ثم قال انتم قلتم هنا بالترادف يعني في الاصول قلتم بالترادث بينهما ولكن وقد قلتم في الفروع بالتباين فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين فغيروا بين فروض الطهارة وواجباتها وبين فروض الصلاة وواجباتها وبين فروض الحج وواجباته يعني ما وجه التفريق قيل إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد من حيث الثواب والعقاب الواجب والفرض سواء كل منهما إذا ترك عوقبه تلك او استحق العقاب او ذم حيث ثابوا العقاب والمتح والذم من هذه الجهة لا فرق بينهم ولا يمتنع ان نقول ان بعض الواجبات اكدوا من بعض والاسم في تركه اشد والثواب في فعله اعظم لا اشكال في هذا لكن نحن ننظر الى اصل العقاب في الترك او استحقاق العقاب في الترك من هذه الحيثية يقال الواجب الفرد سواء وان تفاوتت بعض الواجبات في كمية الثواب او في العقاب الذي يعاقب الانسان عليه لو تركه فان, فإن لا شك ان ترك الصلاة ليس مثل حلق اللحية صح ولكن كلاهما لو عبر عنه في الاصول يعبر بايه انه ترك واجب أنه ترك فرضا ترك الصلاة فريضة صدقة الفطر فريضة على المعتمد وان كان فيه روان انها واجب بنانا على التفريق اعفاء اللحية فرد لا فرق فرد وواجب قل بأس الثلاثة واجب قل فريضة لا بأس يعني الف... لا فرق بينها... بين هذين الصلاحين عند الاصولين النظر هنا الى الثواب والعقاب من حيث اصل كون الانسان يستحق العقاب لا من حيث كمية العقاب او كيفية العقاب ونظروا في الفروع الى الصحة والفساد واجه التفريق في الفروع نظر اخر الى الصحة والفساد ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما متباينان لان الفرض لا تصح العبادة الا به هو الاركان يعني واما الواجب فتصح بدونه وتجبر فالكلام في الاصول النظر في لباب الثباب والعقاب والكلام في الفروع النظر في لباب الصحة والفساد فالاعتباران مختلفان فلا تعارض بينهم هذا التنبيه الذي اردت بيانه ثم ننتقل الى خطاب الوضع اقرأ نعم طبعني. لسنا حنفي خلينا هنا بس عشان نخلص يلا اقرأ ووضعية. ووضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم وهم احنا قلنا ان خطاب الشرع ان كان اقتضاء او تخيرا م. فهو تكليفي اسم حكم خطابي او حكم تكليفي أما إذا كان اخباريا وضعيا إخباريا ليس تكليفيا ولا يرجع إلى فعل المكلف واختياره فإنه خطاب وضعي الشارع وضع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع وهذه وضعيا كان الشارع يقول اعلموا أنه إذا وجد كذا فإني رتبت عليه وجوبا أو تحريما أو غير ذلك من احكام التكليف فهذه سمى أحكاما وضعيا ذلك يقال هو خطاب اخباري مش طلبي ولا تخييري خطاب اخباري وضعي ليس خطابيا وانما هو اخبار افعل افعل ولا تفعل ده تكليف انت مخير تكليف, تكليف لانه تخير لكن اذا حصل كذا فاني اوجبت كذا هذا سبب لهذا هذا شرط هذا مانع وصف الفعل بالصحة او الفساد هذه احكام وضعي نعم احدها ما يظهر به الحكم هو نوعان علة اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث له على اثباته وهذا او وسبب قال الوضعية هي اربعة يعني اربعة اقسام ليس اربعة افراد اربعة اقسام الاول ما يظهر به الحكم وهو العلة والسبب في كلام المؤلف ويتبعهما الشرط والمانع الثاني الصحة والفساد الثالث المنعقد الرابع الرخصة والعزيم فقال احدهم ما يظهر به الحكم يعني الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء وينتفي بانتفائه اذا وجدت هذه الاشياء ظهر الحكم وجد مترتبا على وجودها ما يظهر به الحكم مثل إذا وجد الإذكار فإن هذا الشراب محرم يكون خمرا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وحرم وأفطر الصائم إذا وجد الحيض بس الحيض مانع إذا وجد الحيض فإنه مانع هذا مثال في المانع مانع من الصلاة والصيام أحدهم ما يظهر به الحكم وهو نوعان علة اما عقلية ككسر للانكسار او كالكسر للانكسار او شرعي العلة هي التي تقتضي التغيير قالوا هي عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما اوجب حكما عقليا كالكسر للانكسار فان الكسر يترتب عليه الانكسار كسر الزجاج يترتب عليه, عليه انكساره وتسويده الجدار يترتب عليه سواده التسويد علة للسواد الكسر علة للانكسار هذا العلة العقلية ثم استعيرت شرعا لمعان ثلاثة اولا ما اوجب حكما شرعيا لا محالة لا يمكن ان يخلف عنه الحكم وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله المجموع المركب من هذه الاربعة مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله كوجوب الصلاة هذا حكم شرعي مقتضيه الذي اقتضى هذا الوجوب أمر الشارع هذا هو الإيجاب نحن نقول مقتضى الخطاب الشرع هو الوجوب فالإيجاب مقتضي هذا الوجوب شرط هذا الوجوب أهلية المصلة كونه مسلما بالغا عاقلا أو مسلما مميزا عاقلا إلى آخر الشروط فهو أهل الذي انتوجه الخطاب إليه بقى وجد المقتضي وهو الخطاب الشرعي الموجب وجدت شروط التكليف اللي هي الأهلية شروط الأهلية محله الصلاة أنت مكلف بهذه الصلاة أهله هو المصلي هذه الأربعة مقتضي شرق محل أهل وجدت فعندي إنسان فيه الشروط التكليفية بالصلاة والشارع أمر بهذه الصلاة أقول إن هذه العلة المركبة من هذا المجموع مقتضي وشرط ومحل وأهل تسمى علة وهذا الإطلاق الأول من إطلاقات العلة في الشرع لو مجموع هذه الأربعة يسمى هذا المجموع علة الثاني الإطلاق الثاني للعلة استعارتها لمقتضي الحكم الشرعي وإن تخلف الحكم عن مقتضيه من أجل وجود مانع أو فوات شرط نقول مثلا اليمين يقتضي وجوب الكفارة علة وجوب الكثارة على هذا الإنسان أنه حلف يمين حلف بالله عز وجل وبصفاته لكن وجود وجوب الكثارة يتحقق بأمرين بالحنف فإذا لم يحنث فإنه لا كثارة عليه وبالحلف فإذا لم يحلف فإنه لا كثارة عليه طب وجد الحلف اللي هو السبب أو العلة ولم يكن عندنا حنف في اليمين فالعله موجوده لا غير موجودة؟, موجوده لكن فات الشرط حينئذ نقول هذه عله لا بالمعنى الاول اللي المجموع المركب من اربع امور ولكن بالمعنى الثاني اللي هو المقتضي فالحنث اذا لم يوجد لم يجب عليه الكفارة ولكن السبب موجود اللي هو لكن لولا لم يوجد يمين نقول لها عله اصلا لوجود لوجوب الكفاره يبقى ما السبب المقتضي هو الحلف هو اليمين وهذه العلة الثالث من اطلاقات العلة الحكمة وهذا الاطلاق الثالث وهو المعنى المناسب الذي من اجله شرع الحكم معنى مناسب من اجله شرع الله عز وجل هذا الحكم مثل المشقة في السفر المشقة في السفر حكمة وليست علة ولهذا يقصر الإنسان العلة في القصر هي السفر فيقصر الإنسان سواء كان السفر يشق عليه أو لا يشق عليه ويفطر سواء مع المشقة أو لا مع المشقة لك أن تقول بإطلاق من الإطلاقات إن المشقة علة ولكنها بمعنى إيه؟ حكمة فالتعبير بالحكمة أولى وينظر اطلق في بعض الاصطلاحات انها علة لكن اذا اردت العلة اللي هي تقتضي وتبيح فليس هي المشق وانما السفر لان المشقة لو وجدت في الحضر لا يجد له القصر صح او لا واحد عنده مشقة شديدة ومريض ويشق عليه جدا ان يصلي الظهر اربع ركعات او مشغول شغلا شديدا عن اربع ركعات هنقول له صلي ركعتين لا نصلي اربعا لانك في الحضر طيب مسافر ومترفه وما اي مشاكل في السفر وقاعد في التكييف وفاضي ما عندهش حاجة تشغله هل له ان يقصر يستحب له القصر وقيل يجب والجمع ينظر فيه في مشروعيته الى المشقة وان كان يجوز مع السفر حتى بدون مشقة فنقول الحكمة وهي السبب الذي أو, أو هي المعنى المناسب الذي من أجله شرع هذا الحكم تسمى علة في إطلاق ثابت نعم وهو نوعان أقرأ علة إما عقلية وهو نوعان علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى فالأول المعنى الذي علق, علق الشارع أو الشرع الحكم عليه كالإسكار في الخمر الشارع يقول كلما وجد الإسكار في شراب فإنه خمر إنه محر فإنه محرم سواء كان من العنب كان من التفاح كان من التمر أي كان حيث, حيث وجد الإسكار فإنه خمر هذه العلة التي متى وجدت وجده الحكم الذي هو التحريم وقيل الباعث له على إثباته قيل أن العلة هي الباعث والباعث هنا ليس الذي ليس معناه الذي جعل الله عز وجل يشرع فإن الله تعالى لا يبعثه شيء على الفعل ولا يسأل عن ما يفعل وإنما المراد الباعث عن الحكمة أو المعنى المناسب الذي علق الشارع الحكم عليه يعني شيء مستمل على حكمة ترجع إلى الله وإلى خلقه إلى الله لأن الله حكيم ولأنه رحيم فهذا من كمال صفاته ولكنها ترجع أيضا إلى مصالح الخلق فليست الحكمة رجعة إلى الخلق فقط بل ترجع أيضا إلى الله لأن الله من مقتضى صفاته أن يرحم عباده وأن يؤثر عليهم وأن لا يقعهم في العنت ونحو ذلك من المعاني التي هي كمال في حق الله تبارك وتعالى فاستعمال الباعثون بمعنى المجتمع عن الحكمة لا بمعنى أنه جعل الله تعالى يشرع شيئا فإن الله لا يسأل عما يفعل والله يخلق ما شاء ويختار وقيل البعث لو على إثباته وهذا أولى لأن هذا مبني على التعليل والتعليل في أحكام الله تعالى وأفعاله هو مذهب أهل السنة خلافا للمتكلمين عموما فإن المتكلمين ينفون عن الله تعالى الحكمة والتعليل في أفعاله وفي تشريعاته فمن أجل هذا الفرق بين أهل السنة والمتكلمين أعني بأهل السنة الذين هم على اعتقاد السلف سواء كانوا حنابلة او شافعية او غير ذلك لكن على اعتقاد السلف وليسوا على طريقة المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة والجهمية والماتوريدية كل هؤلاء مخالفين فيما خلفوا فيه لمذهب السلف سواء كاثرت هذه المخالفة او قلت فمذهب السلف اثبات الحكمة والتعليز وينبني على ذلك أو بنى المؤلف على ذلك هنا أن الأولى أن تعرف العل بأنها الباعث أي مجتملة على حكمة أن تشريع الله عز وجل مشتمل على حكمة وأن خلق الله عز وجل مشتمل على حكمة وليس لمجرد الفعل أو لمجرد المشيئ أما المتكلمون فيعللون بمجرد المشيئ شاء الله أن يكون كذا فكان مافيش علم يعني مافيش حكمة مافيش مصلحة وإنما لمجرد المشيئ الصباب أنه لا ينفك فعل الله عز وجل عن حكمة وعن مصلحة عرف ذلك من عرف وجاهل ومن جاهل نعم وسبب هذا الثاني من أنواع الأحكام الربعية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المظهر للحكم قال السبب والسبب أيضا مما يظهر به الحكم والسبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء ومنه سمي الحبل سببا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر وأما في الصلاح الأصوليين فما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته بمعنى أن دخول الوقت مثال ذلك دخول الوقت بأن تزول الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر إذا وجد هذا وجد الوجوب وإذا لم يوجد لم يوجد وجوب صلاة الظخر طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر اذا طلع الفجر البيض المعترض في الافق كان هذا سببا لوجوب صلاة الفجر واذا لم يطلع خلص لا وجوب لان انتفى السبب فهو ما يزو من وجود الوجود من عدمه العدم لذاته وقد استعمله الفقهاء اقرأ وقد استعمله لماذا قلنا لذاته لنحترز عما لو فقد شرط او وجد مانع يعني هذه المرأة حائط وقد, غرب وقد غربت الشمس هل تجب عليها الصلاة؟ لا ليه هو غروب الشمس مش ليس فاما لوجوب الصلاة هو سبب فلو قال قال كان ينبغي أن يوجد الوجوب لأن السابب موجود نقول هو لذاتي بالنظر إلى ذاتي لكن لو كان هناك شرق فات أو مانع وجد, وجد فات الوجوب من أجل وجود المانع أو فوات الشرط لأن الشرط لا لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفائه موانعه فنحن ننظر إلى الشيء من حيث هو من, من, حيث هو من يعني باعتبار ذاتي فنقول هذا سبب أو ليس سبب لا بالنظر إلى أمر خارج كفوات شرط أو وجود مانع وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة يطلق السبب, السبب عند الفقهاء إطلاقا غير إطلاق عند الوصولين يعني هذا الإطلاق عند الوصولين موجود أيضا عند الفقهاء ما يلزم من وجوده نوجوده من عدم العلم لذاته لكن إطلاق الثاني عند الفقهاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية يعني كالحفر مع التردية يعني هذا شخص حفر حفرة في الأرض ووقف شخص آخر يشرف على هذه الحفرة ينظر فيها فجاء شخص ثالث غير اللي حفروا وغير الواقف طبعا فدفعه فوقع في الحفرة فمات من الذي يضمن الذي باشر القتل وليس الذي حفر فنقول الحافر متسبب والدافع او الذي رداه مباشر فالضمان يكون على الذي رداه الذي دفعه فاستعملوا السبب مقابل المباشر كالحفر مع الترديم فإذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن الذي يضمن هو المباشر وليس المتسبب إلا أن يكون المباشر ليس مكلفا لا يمكن أن يحال عليه في الفعل مثلا يح... يح... يلقي الإنسان شخصا أمام أسد فأكله الأسد فيموت وقوله والله مشانا لمباشر الذي باشر هو الأسد فنقول الذي باشر أسد الأسد غير مكلف فحينذن نحيل عليك أنت الذي تضمن لأنك تسببت ولا سبيل إلى تضمين المباشر إطلاق الثاني في علة العلا استعمل السهم في علة العلا كالرمي في القتل للموت الرمي سبب للقتل رمي السهم سبب للقتل وهو على التحقيق علة العلا لأن العلة في القتل هي إصابة السهم لهذا الذي رمي عليه أو إصابة الطلقة لهذا الذي ضرب بها لكن ما السبب الذي ادى الى هذه العلة اللي هي الاصابة الرمي او تضغط على زر المسدس او نحوه فهذه هي علة العل او سبب ادى الى هذه العلة لان القتل سببه بالحقيقة اصابة السهم او اصابة الطلقة او اصابة الحجر لهذا الشخص الذي اصيب به لكننا لا ننظر الى هذا وانما نقول العلة هي الرمي العلة هي أنك القيت عليه مثقلا أو محددا أو نحو ذلك فهو علة العلم واضح إخوة كالرمي في القتل للموت فإن الرمي علة للق... للإصابة التي هي العلة في القتل إطلاق الثالث في العلة بدون شرطها استعمل الفقهاء السبب في العلة الشرعية بدون شرطها قالوا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وحولان الحول شرط لوجوبها فلا تجب الزكاة الا اذا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع كالدين السبب هنا ملك النصاب الشرط حولان الحول المانع مثل الدين الذي يستغرق النصاب ينبني على ذلك هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول نعم لأنه يجوز تقديم العبادة على شرطها هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل أن يأتيه النصاب واحد يقول إن شاء الله سيأتيني مبلغ من المال بعد اسبوع مئة ألف جنيه رفع واحدة ومئة ألف جنيه نصاب وعد النصاب فأنا سأخرج الآن الزكاة وإن شاء الله بعد ما يأتي المال بعد شهر يبقى أنا كده خرجت الزكاة قبل وجود المال نقول إذا أخرجتها الآن وجاء المال فعليك أن تخرجها مرة ثانية ليه؟ لأنك أخرجتها قبل وجود السبب أصلا لست مخاطبا بالزكاة لكن لو جاء المال وفي اليوم الذي جاء فيه قلنا سنحتب سنة ليحول الحوف فلما جاء المال فرح الرجل وقال و... و... و... وانا اريد ان استعجل اخراج الزكاة شكرا لنعمة الله علي ومش عاوز انتظر من الفرحة يعني مش عاوز انتظر سنة كمنا ساخرج الزكاة الان بعد ان جاء المال اليه نقول اخراج الزكاة صحيح ولكن تعدلها الى سنتين لكن بعد ملك النصاب وهنا تقدم الشيء على شرطه وليس على سببه فهذا يستعمل ايضا السبب على العلة بدون شرطها وكذلك اليمين بدون الحنث يخالف في نحو هذا ويستعمل في العله نفسها العله الشرعيه الكامله اللي هو الاطلاق الاول من اطلاقات العله المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله وانتفاء الموانع هذا الاطلاق الرابع من إطلاقات السبب وهو بمعنى الإطلاق الأول من اطلاقات العله فيقال هذا سبب ويقال هذا عله ويصح هذا الإطلاق ثم السبب قسمان منه منه وقتي وما لا يستلزم في تعريف للحكم حكمة باعثة كزوال الشمس زوال الشمس للصلاة الظهر أمر تعبودي محب ليس هناك علة تعقل نعم هناك حكمة لله عز وجل نقول كل أفعال الله فيها حكمة ولكن ليس هناك علة معقولة المعنى إذا قال الفقه هذا حكم معقول معقول المعنى يعني معلذ بعلة النعقل طب حكم تعبودي يعني لا نعقل العلة وإن كان هناك علة هو ليس نافيا للعلة ولكن نافيا لعقل العلة لأن تعقلها لأن تفهمها كون الصلاة أربع ركعات هذا أمر تعبدي غير معقول المعنى كون زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر وغروبي سببا لوجوب صلاة المغرب هذا أمر تعبدي ليس يظهر فيه بالنسبة لنا لا يستلدم في تعريف الحكم حكمة باعث لا, لا نوقف الفعل على التماس حكمة باعثة فهذا ما يتعلق بالسبب الوقت الثاني سبب معنوي وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم الشرعي كالإسكار في التحريم في تحريم الخمر هذا أمر معقول المعنى الخمر ليست محرمة تعبدا الخمر ليست محرمة تعبدا يعني بحيث لا يقاس عليها لأن القياس لابد فيه من عقل المعنى لأنك تعد العلة وتقول هذه علة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل إذا لم أعقل العلة في الأصل فكيف أعدها إلى الفرع فالإذكار أمر معقول المعنى كلما وجد هذا الشيء فإنني أحكم بالتحريم هذا شيء معقول ولا, ولا تعبده معقول. معقول فهذا أيضا أو هذا النوع الثاني من ألواع السببي وهو السبب المعنوي نعم اقرأ ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة جزء السبب ومن توابعهما الشرط وهو ما يترى نتعاليك القتل للقصاص وفي العلة تبنيه نفسها كالقتل للقصاص ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة جزء السبب يعني على هذا الاطلاق الرابع احنا هنا العلة مجموع مركب من مقتضي شرط محل وأهل وانتفاء مانع فالنان أن نطلق على السبب وحده حينئذ جزء علم وإن كان هو يطلق عليه المعلّة بإطلاق آخر لكن في هذا الاطلاق الرابع يقال فيه جزء علّ الشرط يطلق عليه جزء علّة وإن كان هو في إطلاق آخر يقال عنه شرط لا يقال عنه علّة أو جزء علّة وهكذا وإن بغد يتفهم إصطلاح من يطلق هذه الإطلاقات حتى يحمل كلامه على المعنى المراد ومن توابعهما يعني من توابع السبب والعلّة الشرط والشرط لغة للعلامة هو علامه على المشروط والصلاح قال وهو ما يتوقف على وجوده خلينا نقول الاول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قلنا في الوجود في ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته الشرط لا شرط يلزم من عدمه العدم في جهه العدم اذا عدم الشرط عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثال ذلك الطهاره أنا تطهرت للصلاة لا يلزم أن تطهر للصلاة أن أقوم إلى الصلاة إذا لم الوقت نحن الآن قبل بعشاء وتطهر صلاة المغرب ثم انتقذ الطهارة ثم قمت وتوضأت نقول إذا وجد الشرط وجد الوجوب لا لكن إذا عدم ما فيش طهارة يبقى لا صلاة لا تصح الصلاة إلا مع الطهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لا صلاة بغير طهور فالطهارة شرط لصحة الصلاة وليست سببا لوجوب الصلاة إنما سبب وجوب الصلاة دخول الوقت وقلنا لذاته حتى نحترز عما إذا كان هناك فوات عما عمل كان هناك وجود مانع مثل حيض ونحوه أو عدم وجود سبب أو نحو ذلك مما يخرج عن الأصل نعم وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث, حيث إنه, خل... إنه نريد أن نوضح أمورا مهمة في الشرط أرجو التنبه لما سأقوله للشرط ثلاث أو ثلاثة اطلاقات الاطلاق الاول هو الذي يذكر هنا في الاصول في مقابل السبب والمانع لما يلزم من عدم العدم ولا من وجوده وجود ولا عدم لذاته ومنه ان يقول الفقهاء شرط صحة الصلاة ستر العورة استقبال القبلة الطهارة الى اخره شرط صحة البيع التراضي الثاني الإطلاق الثاني هو الإطلاق اللغوي, إطلاق اللغوي للشرط والمراد به صيغ التعليق بإن أو ما أدى مؤداها إن حضر فلان أكرمه ان حضر فلان الدرس يفهمه ونحو ذلك من التعليقات بإن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضان حملون هذا شرط لغوي وليس شرطا بالمعنى المصطلح عليه شرعا قال ابن النجار وما يذكره في الفقه من قولهم لا يصح تعليق البيع على شرط وهم يقولون شرط البيع او من شروط صاحة البيع يعني يكون منجزا غير معلق على شرط فان قلت ان حضر زيد بعتك يقولون هذا لا يصح والمراد بالشرط هو هذا التعليق على بان او احدى اخواتها فان دخول الدار ليس شرطا للبيع او حضور زيد ليس شرطا للبيع او مجيء ابيك ليس شرطا للبيع إطلاق الثالث من إطلاقات الشرق جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا أقول الشرق منك هذه الدابة إذا كانت حاملا وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول الذي هو سبب موضعة المتعاقدين ويحتمل أن يعاد إلى الثاني كأنهما قال, كأنه قال إن كانت الدابة حاملا اشتريتها منك إذا كان هذه الإطلاقات الثلاثة للشرط فإن المراد هنا الأول اللي هو إن عدم عدم المشروط وإن وجد لا يزد من وجوده وجود ولا عدم القسم الأول اللي هو هذا المصطلح عليه عند الأصليين إن أخلى عدمه بحكمة السبب فهو شرط للسبب هذا التقسيم دقيق ومهم إن أخلى عدم الشرط بحكمة السبب فهو شرط للسبب كقدرة على تسليم مبيع القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع يقولون من شروط صحة البيع أن تكون قادرا على تسليم المبيع وهو سبب سبب ثبوت الملك المشتمل على المصلحة هو أنا أصلا لمبذل حتى أخذ السلعة فأنتفع بها فهناك شيء يبذل لأخذ شيء في مقابله فحاجة الابتياع التي من أجلها شرع البيع لأن النسان لا يمكن أن يملك كل شيء ولا سبيل أن يستغني عن كل ما في أيدي الناس ولا يمكن أن يأخذ ما في أيدي الناس إلا بطريق شرعي فعدم القدرة على التسليم يخل بحكمة البيع أصلا لأن كيف تبذل مالا في شيء لن تأخذها أو لن تأخذ في مقابله فهذه الحكمة متوقفة على القدرة على تسليم المبيع فكان عدمه لو عدم التسليم عدم القدره مخلا بحكمه المصلحه التي من اجلها شرع البين فيقال هذه او هذا الشرط شرط للسبب وان استلزم عدم الشرط حكمه تقتضي نقيض الحكم فهو شرط للحكم كالطهاره للصلاه فإن عدم الطهارة حال القدرة على الصلاة مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب لأن الحكم المترتبة على الصلاه هي السواب والصلاة من غير طهارة تقتضي العقاب فهذا يقال فيه حينئذ إنه شرط للحكم وليس شرطا للسبب ثم, السبب أربعة أقسام أو ثم الشرط أربعة أقسام شرط عقلي كالحياة للعلم لأنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم لا يوصف الميت بأنه عالم ولا يوصف الجماد بأنه عالم ومع ذلك لا يلزم من وجودها وجوده هل كل حي عالم لا لكن إذا انتفت الحياة انتفى العلم الثاني شرط شرعي مثل الطهارة للصلاة الثالث شرط لغوي أنت طالق إن فعلت كذا أو إن جاء زيد أو نحو ذلك من التعليقات اللغوية وهذا كالسبب الرابع شرط عادي شرط عادي كالغذاء للحيوان هذا ما رده إلى العادة العادة الغالب يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة لكن قد يعيش الإنسان من غير أكل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيه تطعم رب ويسقيه لا يأكل يواصل الليالية الكثيرة وقال إني لست كهيئتكم هذا خرق للعادة ليس مستحيلا عقلا وإنما هو مستحيل إيه؟ عادة نخرج عن عادة الناس واحد يعيش أيام متتالية من غير أكل ولا شرب هذا شيء غير عادي فأن تخرق له العادة هذا ممكن لأن محل الاستحالة هنا عادي وليس عقليا إنما المستحيل العقلي لا يمكن أن يحصل فالغذاء للحيوان شرط عادي شرط الحياء الغذاء لكن هذا شرط عادي وليس عقليا ولا شرعيا ولا لغويا يلا فضل وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة بحروفه مثل إن أو إحدى أخواتها وشرعي كالطهارة للصلاة والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه فما المانع عكسه يعني عكس الشرط إحنا قلنا في الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالمانع ما يلزم من وجوده العدم اذا وجد عدم الشيء اذا وجد المانع عدم الشيء ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثال ذلك الحيض مانع من صحة الصلاة اذا وجد الحيض عدمت الصلاة شرعا الكلام في الشرعيات واذا عدم الحيض لا يلزم أن توجد الصلاة ولا توجد ممكن يكون في مانع آخر ممكن يكون الشرط غير موجود ممكن يكون السبب غير موجود فنحن ننظر إلى أن هذا إذا وجد عدم الشيء فهو مانع هذا يكفي في كونه مانعا إذا يلزم إذن يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود لعدم لذاته وقلنا لذاته احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر ونحو ذلك نعم فمانع السبب كتير. وهو ايضا اختام كما ذكر المؤلف رحمه الله اولا المانع للحكم المانع للحكم وهو وسط وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب كالابوة مع القصاص في القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان سبب لوجوبه القصاص اذا قتل الوالد ولده قالوا لا يقتص منه لأن الأبوة مانع من القصاص لماذا إيه وجه التعليل أن الوالد سبب هذا المشهور فيه انتقاد أن الوالد سبب في وجود ولده فلا يكون الولد سببا في إعدام أبيه هكذا يعللون وفي نظر يعني يذكر في غير هذا الموضع فهذا مانع للحكم إيه الحكم يا أخوانا الحكم وجوب القصاص لما يكون في قتل عنده عدوان هذا سبب لوجود الحكم الذي هو القصاص القاتل هو الوالد انتفى الحكم فالأبوة مانع لماذا؟ مانع للحكم الذي هو وجوبه القصاص وقد يكون المانع النوع الثاني من أنواع المانع المانع, المانع للسبب وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين مع ملك النصاب ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة إيه الحكمة؟ أنه تواسي الفقراء بهذا المال الذي عندك عندك مال فالمواساة حكمة حكمة وجوب الزكاة أن يواسي الغني الفقير المدين الذي عليه دين يحتاج إلى أن يسد بماله دينه فهو أولى بالمواساة يحتاج إلى هذا المال فبدل أن يبذله للفقير يبذله لنفسه يبدأ بنفسك فلو أوجبنا الزكاة على من عليه دين كان ذلك مخلا بالحكمة التي من أجلها وجبت الزكاة مع وجود النصاب فكان وجود الدين مانعا من موانع السبب وليس مانعا للحكم لهذا مانع للسبب مانع لسبب الحكم فسمي الأول اللي هو مثل الأبوة في انتفاء وجوب القصاص مانعا للحكم وسمي الثاني مانعا للسبب نعم والمانع عكسه وهو ما يتوقف سبع حكم عدمي فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ومانع الحكم وهو لصه المناسب لابد أن يكون وصفا وجوديا ظاهرا كالأبوة وهو لصه المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص هذا عند الحنابلة يقولون ان ايه الحكمة مش العلة الحكمة في رخص السفر اللي هو اطلاق الثالث من اطلاقات العلة التسهيل والترخيص وأن لا يقع الإنسان في المشقة حال سفرين لأن السفر مظنة المشق. سفر المعصية مطلوب عدمه مطلوب إعدامه شرعا فلو رخصنا للمسافر سفر معصية إبقى كأننا نعينه على المعصية وهذا يخل بالحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم فلهذا يصح أن يكون مثلا لمانع السبب مثل ما قلنا أن الدين لو أوجبت الزكاة عليك في مع وجود الدين وأن كان عندك نصاب هذا يقل بالسبب الذي من أجل شرعة الزكاة لو المواساة أنت أولى بالمواساة من غيرك كذلك المسافر السبب هو أن يعان على سفره ويعان على حوائجه فكيف, فكيف أعينه على معصية الله عز وجل لذلك قالوا أن سفر المعصية لا تناط به الرخص وإنما لابد أن يكون سفرا مباحا فيكون سفر المعصية أو المعصية في السفر مانعا من موانع السبب أو ما... لا مانعا بمونع الحكم مانعا بمونع الحكم كالمعصية بالسفر المنافع للترخيص ثم قيلهما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع يعني قالوا ان الشرط المانع من جملة السبب لان الشيء لا يتم الا لوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وليس بشيء يعني يقول هذا القول لا ينظر اليه ليس بشيء. لان الشرط والمانع مش من جملة السبب وانما من مكملات السبب من توابع السبب وما كان مكملا للشيء فانه لا يكون منه بقي شيء وهو من الثوائل المهمة في هذا الباب أنه قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما وينتفي بانتفائهما كالحدث وإن كان السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط فإذا شككنا هل هذا الشيء سبب أو شرط قال ابن النجار وغيره ننظر فإن كانت كلها مناسبة للحكم يعني في ذاتها كالقتل العمد المحض العدوان فالكل سبب وإن كان كل واحد منها مناسبا كأسباب الحدث فكل واحد سبب وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره فالأول سبب والثاني شر كالنصاب والحول قال القرفي رحمه الله الحكم إذا ورد مع وصفين ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما بأي طريق يعلم أن أحدهما سبب والآخر شرط مع الشراكيه مع اشتراكهما في التوقف عليهما وانتفاء الحكم عند انتفاء كل واحد منهما كوجوب الزكاة عند النصاب والحول وإذا لم يوجد نصاب لا تجب الزكاة وإذا لم يحل الحول لا تجب الزكاة فكيف أميز أن هذا سبب وأن هذا شرط الشارع جعل وجود الشيء متوقف على هذين الجواب أن الفرق بينهما يعلم بأن الشرط مناسب في غيره والسبب مناسب في ذاته فهذا ايضا من التفريقات المهمة في هذا الباب ايضا هناك الشرط وعدم المانع بينهم التباس نخيلكم على المطولات في هذا حتى لا نشق عليكم اقرأ الصحيح الثاني, الثاني الصحيح. الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه الصلاحا الصلاح في اللغة هو المستقيم شيء صحيح أي شيء مستقيم والصلاحا يعني في الصلاح أهل الأصول صلاح المتكلمين خلافا الصلاح الفقهاء قالوا في العبادات هو ما أجذأ وأسقط القضاء في العبادات ما أجزى وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر يعني الفقهاء قالوا إذا سقط القضاء وكان هذا الفعل مجزئا هذا الفقهاء يقولونه فإننا نصفه بالصحة والمتكلمون ما يقولون ما وافق الأمر ولو في ظن المكلف لا في نفس الأمر فإننا نقول عليه إنه صحيح لا نظر لنا إلا إلى كونه موافقا للأمر ولو في ظن المكلف بناء على ذلك ما وافق الأمر في ظن المكلف لا في الواقع كمن يصلي وهو يظن أنه متطهر وليس متطهرا في الحقيقة يقول المتكلمون إن صلاته صحيح لأنه وافق الأمر في في ظنه لأن المعتبر في الموافقة الظاهر وليس نفس الأمر هذا في العبادات بخلاف المعاملات وبناء على تعريف الفقهاء فإنهم يصفون صلاته بالفساد. يقولون هذه الصلاة فاسلة لأنها لا تسكت الطلب في نفس الأمر فالفقهاء نظروا إلى نفس الأمر والمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف قال في شرح التحرير والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر يعني من حيث العمل لا يقولون يجب القضاء عند أكثر المتكلمين مع أنهم قالوا بالصحة بنظر إلى ما في ظن المكلف فهو الصحيح وقطعوا به وحينئذ يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا لأننا أجبنا القضاء في الحالتين قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا البناء فيه نظر لأن من قال موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلن تسقط وإن أراد العمل بالظن فقد تبين فساد الظن لأن العبرة بالظن البين خطأه فيلزم أن لا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر لو الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن لأن الظن تبين فساده لكن هذا هو المشهور الذي مشى عليه المؤلف والذي تجد في معظم الكتب أن الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر والصحيح عند الفقهاء ما أسقط القضاء نعم وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه اللي هو ترتب احكامها المقصودة عليها هو اين المقصود من البيع ان يملك البائع المال الذي نفع المشتري ويملك المشتري السلعة فإذا قلنا البيع صحيح يعني ترتبت أحكام البيع على هذا العقد ملك المشتري السلعة التي اشتراها ملك البائع الثمن وينبني على ذلك أن المشتري يتصرف في السلعة ببيعها والانتفاع بها وتأجيرها وغير ذلك من وجوه الانتفاع متى ما اختل هذا المترتب او هذا الشيء الذي هو من ثمرات البيع قلنا ان البيع غير صحيح فترتب احكام العقد المقصودة عليه هو صحة العقد مثل ما قال السيوط بصحة العقد اعتقاب الغاية والديني الاجزاء يعني وبصحة العبادات ان تكون مجزئة اي الكفاية بالفعل في اسقاط, ما في إسقاط ان تعبد وقيل اسقاط القضاء ابدا وقال فصحة العقود ما أفاد حكمها المقصودة منها وإن أردت أن تقول تعريفا تجمع به العبادات والمعاملات قل الصحة ترتب أثر مطلوب من الفعل عليه فالفقهاء فسروا هذا الأثر بإسقاط القضاء والمتكلمون فسروه بموافقة الشر يعني أنا لو أردت أن أعبر بتعبير يجمع كلام الفقهاء والمتكلمين أقول الصحة ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه ثم بعد ذلك يختلفون في الاثر الاثر الذي ينظر عليه الفقهاء هو سقوط القضاء الاثر الذي ينظر عليه متكلمون هو موافقة الامر فبصحة العقل يترتب اثره عليه نتمكن من التصرف في السلعة مثلا ونحو ذلك وبصحة العبادة تكون موافقة للامر عند المتكلمين وسقط القضاء عليك عند الفقهاء طيب بناء على ان الاثر مختلف عند الفقهاء عنه عن الاثر عند المتكلمين وان الفقهاء قالوا في الصحة في العبادات ان الاثر سقوط القضاء والمتكلمون قالوا ان الاثر موافقة الامر هل الخلاف من الفريقين لفظي ولا معنوي كل من الفريقين قالوا ان المكلف اذا لم يطلع على الحدث فانه لا يأثم وهو مثاب لأنه قصد الطاعة وإذا علم الحدث على بعد الصلاة أنه صلى محدثا فإنه يلزمه أن يقضي هذه الصلاة بناء على هذه الوجوه قال بعض أهل العلم أن الخلاف نفظي قال في تشنيف المسامع وليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يجبون القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس, بنجس لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين القطأ ففي القضاء قولان للشافعي بل الخلاف بينهم فيه على أصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد؟ فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم إنها موفقة الأمر فلا يجبون القضاء ما لم يرد نص جديد ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون القضاء لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد والفقهاء يقولون بالأمر الأول ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء لاحظ ان الزركشي رحمه الله يبني كون الخلاف معنويا على ان المتكلمين لا يجبون القضاء وهذا غلط في النقل عنهم وحنا قلنا ان الصريح ان المتكلمين يجبون القضاء وهذا يدول على خلل في هذا البناء الذي بناه القرافي بناه القرافي رحمه الله تعالى نعم ليس صحيحا لا يمكن ان تعين شخصا قال بذلك فالخلاف هنا في اطلاق الاسم لفظ الصحة هل وضع لما يوافق الأمر أو وضع لما يسكت القضاء ولا نظر لنا إلى وجوب القضاء أو عدم وجوب القضاء لأن الجميع يقولون يجب القضاء بل قطع به الأكثرون وأما ما ذكر هزار رحمه الله من القياس الطهارة الحدث على طهارة النجس ففيها إشكال لأن الخلاف موجود عندنا وعند الشفعية في الفرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس فيما إذا تركهما الإنسان يعني ترك التطهر منهما فإن في النجس قولا بالعفو عنه إذا ترك نسيانا أو جهلا بخلاف الحدث فإن الجميع على الوجود فيكون الخلاف بين الفلقين لفظيا لاتفاقهم على أنه إن لم يتبين له الحدث فقد أدى عليه وأنه مثاب أيضا بناء على قصد الطاعة وأنه إذا تبيننا الحالة يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة فهم متفقون في جميع الأحكام لذلك الأولى أن يكون الخلاف لفظيا والله تعالى أعلم يوم أكبر. والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه والباطل والباطل الصلاحا ما ليس بصحيح ثم انظر الى تعريف الصحيح فما لم يسقط القضاء هو الفاسد عند الفقهاء وما لم يوافق الامر هو الفاسد عند المتكلمين يعني هو مقابل للصحة ما قلته في تعريف الصحة قل مقابله في تعريف الفساد يكون ايضا مختلفون فيه يكونون مختلفين فيه تعريف الفاسد بناء في التعريف الصحيح ولك ان تجمعهما بقول عدم ترتب اثري الفعل المطلوب عليه مثل ما قلنا نصفحها هي ترتب أثر فعل مطلوب عليه كذلك نقول عدم ترتب الأثر ثم يفسر الأثر بالاختلاف بين الفقهاء والمتكلمين هو عند المتكلمين موافقة الأمر وعند الفقهاء سقوط القضاء والإجداء قال ومثله الباطل يعني عند الجمهور خلافا للحنفية أن الفاسد والباطل سواء لا فرق بينهم هم مترادفان شرعا وأما في اللغة فقد يختلفان وإن كان ايضا في الفقه فرق اصحابنا بين الفاسد والباطل في الحد وفي النكاح لكن التفريق الفقي لا يعكر على الاستعمال الاصولي فهناك اشياء حكموا علي بالبطلان في الحد ولم يحكموا علي بالفساد وكذلك في النكاح حكموا ان النكاح الفاسد هو النكاح الذي اجمع العلماء النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف العلماء فيه والباطل هو الذي اجمع العلماء على علم صحة كنكاح ذات المحرم هذا باطل وأما النكاح بغير ولي فيصفه اصحابنا بايه بالفاسد لانه صايح عند الحنفي ولا يصفونه بالباطل قال بعض اصحابنا الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه فيأتي قائل ويقول إذا هو الخلاف في النكاح بغير ولي خلاف سائغ ما يسوء فيه الاجتهاد نعم خلاف سائغ وقد نصوا على التمثيل به عند ذكر الخلاف السائغ فقالوا إنه ما لا يترتب على اعتقاد مقتضاه ولا العمل به قد في الدين ولا وعيد في الآخرة مثاله النكاح بلا ولي نحن نحكم بفساده ومن حكم بصحته بناء عن اجتهاد او تقليد فانه يصح في حقه ولا ينقض القاضي هذا الحكم لو كان قاضيا حنبليا او شافعيا او مالكيا لا يأتي الى امرأة ترافعت عنده يقول انت نجاحك باطل انك تدرجت على مذب الحنفية لا هذا خلاف سائل فما سار في الاجتهاد قالوا انه وإن حكمنا نحن بعدم صحة نقول فيه فاسد ولا نقول باطل بناء على هذا التفريق وخص أبو حنيفة رحمه الله وفعل باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل في أبواب المعاملات وأما في العبادات فهو مثل الجمهور والباطل ما منع بهما يعني بالأصل والوصف وهو اصطلاح يعني مجرد اصطلاح له يعني لا مشاحة فيه وهو اصطلاح يعني لا نشاححه في هذا الاصطلاح وان كان يترتب عليه في الفقه مسائل والنفوذ لغة المجاوزة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل انه كالصحيح النفوذ هو التصرف الذي اعتد به بحيث لا يقدر متعاطيه على رفعه مثل إذا نفذ السهم هذا المعنى اللغوي نفذ السهم في بدنك لا يمكن أن ترجعه وقد نفذ خلاص حصل ما حصل من نفوذه كذلك في البيع إذا كان العقد نافذا يترتب عليه أثره لا يمكن أن ترجع في هذا الأثر لأن الملك عن البائع إلى المشتري فلا يمكن أن يرجع فيه إلا إذا كان هناك إقالة أو نحو ذلك فهذا ما خذ من المعنى اللغوي وقيلك إنه كصاهع للنفوذ بمعنى الصحة بناء ذاك كنان مترادفين ينبني على هذا انك تصف العبادة بالنفوذ لو قلنا انها مرادفة للصحيح فتصف العبادة بالصحة أو بالنفوذ. لكن المشهور والمعتمد ان النفوذ يوصف به العقد ولا يوصف به ولا توصف به العبادة فتقول في العبادة صحيحة ولا تقول نافذة وتقول في العقد صحيح ونافذ فليس كلما قلت صحيح فليس كلما قلت نافذ صح صحيحا تقول صحيحا لأن العقد يمكن أن أصفه بهذا وهذا أقول نافذ صحيح هذا البيع, نافذ البيع صحيح لكن العبادة أقول هذه العبادة صحيحة هذه العبادة فاسدة ولا أقول هذه العبادة نافذة أو غير نافذة على المعتمد لهذا حق القول الثاني بقيد هذا تضعيف له وقيل كالصحيح ثم انتقل إلى الأداء والإعادة, والإعادة والقضاء والرفصة والعزيمة والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره والقطاء فعله بعد خروج وقته وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة مثل النوافل المطلقة من قام وصلى ركعتين مطلقا ليس ليست من الرواتب ولا فريضه ولا له سبب نوافل مطلقه فهذه لا توصف بأداء ولا اعاده ولا قضاء كذلك نوافل الصوم كذلك كل ما كان مطلقا قالوا ولا فرق في هذه الصوره بين ما كان له سبب وما لا سبب له حتى تحيت المسجد مثلا والاستخاره كل هذه وإن كانت من ذوة الأسباب فإنها لا توصف بأداء ولا إعادة ولا قضاء هذه الحالة الأولى في العبادة أنها تكون عبادة ليس لها وقت معين لا بالبداية ولا من النهاية حال الثاني أن يعين وقتها ولكنه لا يحد ليس محدودا بوقت إذا فات فات وقت العبادة كالحج وكالكفارات وإن كانت واجبة على الفوف الحج عندنا واجب على الفوف إذا كان سببها معصية أو حنثة ونحو ذلك فإنها واجبة على الفوف زكاة المال واجبة على الفوف إنما زكاة الفطر لا زكاة الفطر لها وقت بداية ووقت نهاية فهذه الحالة الثانية أنها يكون لها وقت معين لكن غير محدد فهذه توصف بالأداء فقط ولا توصف بالقضاء ليه لانها اصلا غير محدده الطرفين القضاء ايقاع خارج الوقت فاذا كان الطرف... كان الطرفين اذا كان الطرفان غير محددين فانني لا اصف هذه العباده بانها قضاء وانما اصفها بالاداء فقط فان قيل انهم في الفقه يطلقون القضاء على الحج الفاسد فيقولون يقضيه من العام الذي بعده فالجواب ان هذا من بابي المجاز لأنه شبيه بالمقضي في أنه مستدرك لما أمر الشرع باستدراكه لكن في الحقيقة لا لا يصف الحج بالقضاء معين واجب على الفور لكن مثلا أنا رجل معي مال على ماذا بالحنابلة يجب علي أن أحج أنا قادر ببدني ومال لما أحج هذا العام قلت إن شاء الله مطلع عن المعاشة بأحك زي ما الناس بيعمل مطلع عن المعاش أعدت عشرين سالة على مطلعت عن المعاشة وجوزت العياش وعملت الحاجات للناس بتعملها وبعد كده رحت حقيت أقول هذا الحج قضاء لا هذا الحج أداء ليس قضاء مع أنه تأخر وآثم عندنا آثم بالتأخير فإن مات فإنه آثم إجماعا وإن لم يمت وحج قبل الموت فإنه آثم من أجل التأخير لكن لو مات من غير حج فهو آثم بالإجماع ليس كالواجب الموسع وفي هذا خلاف نطيف بين الشافعية والحنابلة والشافعية لما ضيق عليهم فيه قالوا نسنده الى ايه الى اخر السنين نسند التأثيم الى اخر السنين كما ذكر السيطة رحمه الله ايه؟ فليفرض في اخر السنين, السنين يعني سنين يعني سنة الامكان هذه حالتان ذكرناهما أن لا يعين لها وقت أصلا فلا توصف بأداء ولا IIعدة ولا قضاء الثاني أن يعين لها وقت لكنه غير محدود فهذه تصف بالأداء فقط ولا تصف بالقضاء الثالث أن يعين لها وقت بداية ونهاية مثل الصلوات الخمس لها وقت بداية ولها وقت نهاية فإن حدل وقتها من الطرفين يعني ابتداء وانتهاء وصفت بالأداء والإعادة والقضاء إلا الجمعة فتوصف بالأداء والإعادة ولا توصف بالقضاء ليه؟ لأن الجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا والظهر ليس هو الجمعة والجمعة ليس بديلا عن الظهر فالجمعة وإن كان لها وقت بداية ونهاية لأنها توصف بغير القضاء قال الأداء فعل الشيء في وقته الأداء إن رث الدقة في تعريفه فهو ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ما فعل في وقته انتبهوا اخوانه الدرس مثجل يعني خذيكم معنا في الكلام والكتابة اكتبوها ان شئتم بعد الدرس لان الذي فات في الفهم قد لا يحصل بعد ذلك الاداء يقول المؤلف فعل الشيء في وقته لكن يحتاج الى زيادة هو ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا لما نقول ما فعل ما فعل ده جنس يشمل الاداء والعادة والقضاء في وقته في وقته المقدر له يخرج القضاء لأن القضاء يفعل بعد خروج الوقت بقي عندنا اشكال وهو الإيه؟ الإعادة نريد أن نخرج الإعادة نميز الإعادة عن الأداء فقلنا في وقته المقدر له أولا يعني فعب مرة للمرة الأولى وليس مرة ثانية ما فعب في وقته المقدر له أولا شرعا طيب ما لم يقدر له وقت خارج من هذا لا يوصل باداه ولا إعادة ولا قضاء طب ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا مثال ذلك من استيقظ وقد خرج الوقت من نام عن صلاه حتى خرج صلاه الفجر حتى طلعت الشمس ثم استيقظ فإن ذلك وقتها صح لنا في حقه هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام منام من عن صلاه سافي إذا ذكرها فهذا وقتها في حقه لكن هل يقال إنها أداء ولا قضاء قضاء لأنها فعلت خرج الوقت فإن قيل هذا وقتها المقدر لها شرعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا وقتها في حقه قلنا لكن ليس وقتها المقدر أولا الوقت المقدر لها أصلا هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما فعل في وقته المقدر شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر أولا كما نسي صلاة حتى فجر استيقظ بعد خروج الوقت فهذه ليست أداءا لأنها فعلت في الوقت الثاني وإن كان وقتا في حقه طيب لماذا قالوا شرعا لماذا قلنا ما فعلت الوقت المقدر له أولا شرعا قالوا ليخرج ما قدر له وقت غير الوقت الشرعي لعارض من العوارض مثال ذلك المرأة تقول إنني سألد داخله للعملية القيصرية والدكتورة ديتني معادة ساعة اثنين الظهر والعصر بيقدر الساعة كام؟ قول يعني اي حاجة تاتة وربعة تاتة ونص اي حاجة لسه ساعة وشوية وقت ممتده هل يجوز لها لو كانت لن ثلث في هذا الوقت ان تؤخر الظهر الى الساعة الثالثة ولسه بقى يربع ساعة الاثن ايها يجوز ملكم يا خن واحدة مش هتولد عصر صلي الظهر الساعة ثلاثة تقول لها ام صلي اللواتي ده انت مستبد حقها ان تؤخر يعني وان كان الصناعة في اول وقت افضل لكن بالعافية دون تصلي لا لسه شوي لكن الدكتورة مجدها معادت منه نص قط العملات اتفتحت يلا عشان تولدي والولادة اترتب عليها ايه خروجه ده من نفاذ وسخرج الوقت ولم تصلي فيتضيق الوقت في حقها فهذا تضيق عليه الوقت ولكن ليس باصل الشرع ولكن عارضا عرض له وكذلك اذا غلب على ظنه الموت مثل من قيل حكم الاعدام ينفذ بحقه الساعة التاسعة بعد العشاء ولسه الوقت المتد بالتحيبوت فلابد ان يصلي قبل التاسعة وكذلك ظنت المرأة الحيض بانه يأتيها مثلا في هذا الوقت من كل شهر في هذه الساعة المعينة او في منتصف الليل على غير ماذا بالحنبلة الوقت العشاء ممتد الى الفجر لكن يلزم ان صلي قبل الوقت الذي غلب على ظنها وجود المانع فيه فمن يؤخر مع ظن موته يعصي من يؤخر الصلاة مع ان الواجب موسع مع ظن موته قبل, قبل خروج الوقت فانه عاص بهذا التأخير لكنه في الاصل غير عاصي لو هذا العارض فان اداه قبل فوته افرج عنه بعد الحكم الاعدام جه وتعلق على حبل المشنقه ولسه حيشنقوه فافرج عنه فانبن صلى العشاء فهو قاسم طبعا ابتداءا لانه اخر الصلاه الى وقت يظن ان لا يعيش فيه أو اخر المره الحظ ولم ياتي الحظ لكن يعني هذه الامثله ذكرناها لكن توصف هذه العباده بايه بقى فهو اداء فهذه اداء لانها فعلت في وقتها المقدر لها شرعا والقاضي يعني قال إنه قضى والقض ينب القضر. فعل شيء في وقته المقدر له أولا شرعا لنخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع وهو تضييق الوقت في الصورة التي ذكرناها من العوارض والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غير الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا ما فعل في وقته المقدر أخرجنا القضاء انقلاب بعد الوقت بقي معنا الاداء الاداء قلنا فعل في وقت ايه اولا لما قلنا هنا ما فعل في وقت مقدر ثانيا اخرجنا الاداء وبقيت الاعادة مطلقا لألو مطلقا قالوا سواء كان هذا الفعل الثاني لخلل في الاول او ليس لخلل في الاول يعني انت تعيد الصلاة لخلل فيها لفساد مثلا او تعيدها لا لفساد مثل لو صلّى في الوقت صلاة صحيح ثم أقيمت الصلاة وهو حاضر في المسجد نقول له إيه قم وصلي وهذه الصلاة تكون وهي في الوقت تكون إعادة وليس أداء هي في الوقت لماذا قلنا إعادة لأنها فعل الثانية هل كان هناك خلل في الفعل الأول ليس هناك خلل لكنها إعادة لأنها فعلت ثانيا في الوقت فهي إعادة وإلا ما يكون هناك خلل في الأولى والقضاء فعله بعد خروج وقته القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو كان التأخير لعذر مثل النائم ومثل الناس هذا معذور ولكنه مع ذلك يقال نصلى بعد خروج الوقت فما دامت الصلاة أو ما دام العبادة فعلت بعد وقت أدائها المحدد لها شرعا فإنها تكون قضاء لا أداءا والقضاء فعل على خروج وقته وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان هذا اشار الى قوله في تعريف القضاء وان ان كان ان كان فوات المامور به لعذر لم يكن قضاء كصوم الحائض انه معذوره لكن هذا القول ضعيف ولهذا قال وليس بشيء يعني القول ده لا تعتبره شيئا لا لا تعول عليه ليس شيئا زاباش نعم الثالث شيء انها تضمن بعض العبادة طيب هذا سؤال جيد ادراك الصلاة لتوصف بانها اداء موقوف على ادراك تكبيرة الاحرام لا نظر لنا هنا الى الاسم يعني قضية الاعادة والاداء والقضاء قضية مفكة عن الاسم الذي صلى بعد خروج الوقت لانه نائم أو ناس آثم ولا مش آثم ليس آثما لكن العبادة دي تصف بإيه بالقضاء ما فيش تلازم بين كون العبادة قضاء وبين كون الـ الـ الإنسان آثما طيب الذي صلى قبيل خروج الوقت بدقيقة أدرك ركعا ولم يدرك دقية الركعان قالوا توصف عبادته بالأداء وهو آثم ان كان التأخير لغير عذر يبقى أداء وهو آثم وقد لا يكون آثما كان يكون معذورة المرأة طهرت قبل خروج الوقت ولم تدرك وقتا كافيا لأداء الصلاة دخلت واغتسلت وما أدركت إلا ركعة ولم تؤخر بمجرد ما طهرت دخلت واغتسلت لكن الوقت ضاق عليها فأدركت ركعة نقول هذه لا إثم عليها من هذا ليس في طاقتها وصلاتها أداء لماذا قلنا أداء لأنك كبرت تكبيرة الإحرام في الوقت ووصفت العبادة بالأداء لأن, لأن, العبادة لأن الصلاة تدرك أي أداء لا علاقة لنا بالإثم وعدمه تدرك أداء بتكبيرة الإحرام في وقته يعني بأن تدرك وقت وقتا تكبر تكبيرة الإحرام حتى لو محيث شقر الفاتحة الله أكبر خرج الوقت صلاة أداء بقية الصلاة وقعت خرج الوقت لكن الصلاة أداء وكذلك في الإدراك من حيث بداية الوقت فإنهم يقولون إن المرأة إذا كلفت بالصلاة ثم جاءها مانع أو جن الإنسان أو أغمي عليه يلزمه قضاء هذه الصلاة لأنه أدرك تكبيرة الإحرام من أول وقتها يعني هذه المرأة دخل وقت الظهر عليها وأول ما دخل وقت الظهر ربنا فرج عليها وولدت فورا مفيش المؤذن بيقول الله أكبر على الوقت والطفل نزل يبكي يصيح على الوقت حتى الراجل لسه بيقدم مخلصش اذان ادركت تكبيرة الاحرام ولا لا طبعا قال الله أكبر الله اكبر اهو اربع مرات يعني هيك متكبر مره واحده أدركت. تكبيرة الاحرام بعد طهرها نقول لها اقضي هذه الصلاه صلي هذه الصلاة التي أدركت منها تكبيرها مع أنك معذورة خرجت صلاة عن أخلاه معذورة عندها مانع ولكنها تقضي هذه الصلاة لين سميها قضاءا لأنه خرج وقتها ستصليها بعد خروج الوقت بعد أربعين يوم بأمر ربنا يسر لها وأقل لأكف المهم أن هذا هو النظر إلى قضية إدراك الصلاة أداءا ولا نظر لنا إلى الإثم وعدمه والفقهاء قالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يوقع بعض الصلاة خارج الوقت متعمدا ذلك يعني ما فيش واحد يقول الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام خلاص أقول الله أكبر وكمل الباقي بعد خلوج الوقت نقول لا الواجب أن توقع الصلاة من من التكبير إلى التسليم في الوقت وعندنا واجب أخر سبق التنبيه عليه وهو العزم على الفعل إذا كنت لن تصلي في أول الوقت وبعد ذلك كله الصلاة لأول وقتها أفضل ولا ينبغي لطالب العلم إذا سمع هذا الكلام أنه يغير موعيد صلواته بقى. إلا خلاص إلا خلاص إلا خذنا فائدة أصولية الصلاة كلها تصلى في آخر الوقت هذا من لم ينفعه الله بعلمه إن بواب الفضائل ينبغي أن يكون أحرص الناس عليها طنبة العلم يُعذر الإنسان إذا كان عندك عذر إذا كان عندك شغل شغل شديد يشغلك عن الصلاة مثلا لكن ما يبقاش هذا هو الراتب الدائم في حقك أو تتهاون عن الصلاة في أول وقت نعم لست آثما لكن ليس هذا شأن من كان حريصا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحريصا على أدائه السنن والفضائل التي ينبغي أن يكون أحرص الناس عليها لطلاب العلم فأنا دائما أخاف من ذكر هذه المسائل لا لأنني أخاف من توضيح الشرع فيها ولكنني أخاف من ردات الأفعال أحيانا والشرع شرع وحق وإصلاح لنا جميعا لكن أحيانا الإنسان لا يكون هو اللي عنده إشكلات تفسية هو الذي كان يواضي لأنه عبد عبد يقرع بالعصر ما يجيش بالأدب والذوق لو ما كان فيه وعيد لا يفعل ولا ينبغى يكون الإنسان كذلك كن راغبا ومحبا و... و... لطاعة الله عز وجل وأنت أولى الناس باتباع السنة حتى بعض الناس يعرف أن حق اللحية حرام لكن الأخذ منها الجمهور على عدم حرمته خلاص الحمد لله يا أخي كنت فكر أن الأخذ منها حرام وما سدأ فيبدأ يقصر يقصر يقصر يقصر لحد ما تبقى خط على وشه وتبقى دي علامة علامة عند بعضهم على أنه طالب علم يعني آه على طريقة المتقدمين والتراث وفاهم ومطلع مش زي السلفين الغلابة اللي ما عرفوش غير أخوال فلان وفلان سبحان الله النووي رحمه الله نص على أن الأخذ منها مكروه وإحنا لا نقول أنه حرام ولا شيء يعني بس نقول أولى النصر السنن نحن يعني لا أكلمك على الآن كلام الواجب والحرام والحد أن أنت كده آثم وسنكر عليك إنكار العاصي انا انكر عليك مسلكا نفسيا وليس امرا شرعيا وكذلك اقول في صلاة الجماعة وقل مثل هذا في الاسبال احنا عندنا الامور دي واسعة كل ما فيه خلاس سائغ الامر فيه عندنا واسع لكن ما ينفعش طالب العلم بعد ان كان حريصا على السنن اذا قلب العلم وعرف الفرض من السنة ترك السنن لان هذه التفريقات ليس ليترك المندوب وانما تعلق بها أمور أخرى كالتعارض بين الواجب والمندوب وكالثواب الذي يكون عليهما وكالموازنات التي تكون وكالإنكر في ترك الواجب أو ترك المندوب تبنى على هذه المسائل تبنى على هذه التفريقات لكن في الأصل الشرع أمر وينبغى أن يكون النظر الإنسان إلى الشرع أمر الله بكذا أمر رسوله بكذا يستحب كذا من الذي يحب الله ورسوله فمن أولى الناس بنا أن نفعل ما يحب الله ورسوله من الذي يطرح في المكروف ها؟ الله ورسول. كيف تفعل شيئا يكرهه الله ورسوله حتى لو كان لا إسم عليك فيه لا تفعله إلا عند الضرورة وليس الضرورة هنا بالمعنى الضرورة الشرعية أنا الآن أتكلم كلام آخر غير الكلام الاصطلاحي الحدي عشان ما حدش يقوله الضرورة لا المكروه تبيحه الحاجة نعرف هذا نعرف أن المكروه تبيحه الحاجة وحتى بعض محرمات تبيحه الحاجة أنا أكلمك كلاما مسلكيا وليس كلاما اصطلاحيا أضف إلى ذلك أن بعض الإخوة المخذولين ولن أسمي إذا أراد أن يخالف من كان بينهم في يوم من الأيام يقول لك والله يعني إيه أنا كنت ماشي مع جماعة السلفيين دول ولا أمثال هؤلاء ونزوات مخالفهم في أشياء كثير. فأنا أريد أن أتميز عنه فيقصد إلى التميز بمخالفة السنن طيب ما العلاقة والله هذه مسالك نفسية قبيحة وتدل على خلل في نية الإنسان وعلى خلل في معرفتي بالله تعالى واتباعي لنبي عليه الصلاة والسلام كن هذا طائفا من الناس أنت لا تحبها أو لست موافقا لها تفعل سنة من السنن سنة هل معنى ذلك أن تترك أنت هذه السنة يا أخي لو كنت على الحق فجد تمسكك بالحق بتمسكك بالسنن دلو فرض أنك على الحق كن متمسكا بالسنن وهذا يثبتك على الحق الذي تزعم أنك عليه قال الله تعالى ولو أنهم فعل ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فإحذر أن يكون تعاملك مع الفقه بناء على أن الواجبات نفعلها والمحرمات نتركها وما سوى ذلك الأمر فيه واسع ولسنا حريصين عليه كانوا يجعلون بينهم وبين الحرام حجابا من المكروه وبينهم وبين المكروه حجابا من المباحات فأتركون فضول المباحات ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك مال بأس به حذرا مما به بأس نسأل الله نزقنا وإياكم تقواه والقول السليد إحنا خرجنا شوية ما لس إلا خرجنا بقى الأداوة العادة والقضاء اه يعني لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إلا إذا كنت في عذر يجعلك تفعن ذلك ولا اقول يبيح لك ذلك طيب الثالث اقراء المنعقد الثالث المنعقد واصلوه الالتفاف واصطلاحا اما ارتباط بين قولين محنصين العقد هو اللف عين وقاف ودال هذه المادة تدل على الشد والتوثيق واللف ونحو ذلك فاصله الالتفاف وأصله يعني في اللغة واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول يعني يقول له اطلاقان في الصلاح منعقد الارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب الصادر من البائع والقبول الصادر من المشتري مثلا فإذا قال بعت عليك هذا وقال المشتري قبل فإن هذا عقد وجدت فيه الأركان وهي الإيجاب والقبول فانعقد البيع نقول انعقد البيع بالإيجاب والقبول يعني حصل ارتباط والتفاف ومثل هذا يكون إذا كان هناك طرفين الإنسان لا يعقد مع نفسه إلا لو كان وكيلا للطرفين لكن أيضا يقول الأمر إلى أنه يعقد للطرفين قال او اما ارتباط من قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول او اللزوم هذا الاطلاق الشاني اللزوم كانعقاد الصلاة قال كالصلاة والنذر بالدخول كان عقاد الصلاة تنعقد الصلاة بالصيغة التي هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن والنذر ينعقد بالدخول فيه إذا قلت لله علي نذر ثم شرعت إذا حصل كذا ثم حصل وجب في حقك فإذا قال إن حصل كذا لله علي أن أصم ثلاثة أيام ما تنعقد النذر بحقك وصار لازما في رقبتك لا تنفك إلا بأدائه إذا حصل هذا الشيء الذي علقت عليه النذر فهذا بمعنى اللزوم إن عقد النذر يعني لازم, لازم. وفي الأول انعقد بمعنى ارتبط ارتباطه بين قولين مخصوصين وأصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فاسكه بمفرده العقود تقسم عند الفقهاء الى عقود لازمة وعقود جائزة العقد الجائز هو العقد الذي يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه وقد يجوز لواحد دون الثاني مثال ذلك الوكالة انا وكيل عن شخص ليه ان افسخ هذه الوكالة اولا مش عاوز اكمل معاك وللموكل ايضا ان يقول عزلتك عزلت الوكيل يبدأ عقد ايه جائز لا يلزم فيه التراضي عقد جائز أما العقد اللازم فكالبيع والإجارة بمجرد أن انعقد البيع بالإجابة والقبول ووجدت الشروط كلها صار العقد لازما فانتقل ملك السلعة المشترات إلى, المش... إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع فليس لواحد منهما أن يرجع إلا لو كانت في خيار كما هو معروف في كتب الفقه حينئذ ليس له أن يقول والله نشرت منك وندمت فلا سمحت الدين فلوسي نقول هذه إقالة عقد آخر لكن ليس من حقك أن تقول هذا وكذلك الإجارة استأجرت بيتا ومدة الإجارة شهر أو سنة خلينا نقول سنة ودفعت الأجرة اتفقنا أن الأجرة ستدفع مقدما فدفعت عشرة ألف جنيها الشهر بألف عشرت ألف جنيه وبعد كده بعد ستة أشهر بدأ لي أن أترك البيت وأنتقل إلى بيت آخر أرجع أقول لو سمحت الديني خمسة الديني إيه خمسة ألاف قلنا إيه عشر على اثناشر أيها ستة أشهر إليه خمسة نصف ال... عشرة ألاف في اثناشر شهر وأنا عدت ستة شهور أديني خمسة نصف المدة لأنني سكنت نصف المدة ليس لك ذلك نقول ليس لك ذلك لأن هذا عقد لازم وليس لك أن تدفخه إما أن تستوفي المنفعة وإن تركتها فإن فركها يعود عليك أن وليس لك علاقة بما دفعته فهو عقد لازم يبقى اللازم من العقود ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع يعني يجوز أن يفسخه كل واحد من الطرفين وقد يجوز لواحد دون الآخر ثم قال والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له هذه مسألة طويلة جدا الخلاف الحسن والقبيح ولكن نسيله على سر عليه قال لفرجع في, في هذا إلى مرحة في التحسين والتقبيح قال الحسن ما لفاعله أن يفعله فيشمل الواجب والمندوب والمستحب والمكروه لأن أيضا لفعيل أن يفعله على قول يعني أسخل المكروه في هذا والمباح وقيل ان المكروه يخرج من هذا والقبيح ما ليس له أن يفعله فيكون على الأول مختصا بالحرام وقيل يدخل فيه المكروه وعبر السيوط رحمه الله تبعا ابن السكي أن الحسن المأذون الحسن هو المأذون ما أذن فيه شرع وهذا أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا والقبيح ما ليس لفاعله أن يفعله الرابع العزيمة والرخصة قرأهم عشان نعلق عليهم سريعا الرابع العزيمة والرخصة وأصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة والصلاح العزيمة الحكم الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي والرخصة اباحة المحذور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور مزابنة طيب قاله العزيمة والرخص هذا قيل لأنه من الحكم وقيل من لواحق الحكم الوضع اختلفوا في صفة إدخالها في هذا المبحث فمنهم من قال هي حكم وضع ومنهم من قال من لواحق الحكم الوضع كذلك الأداوة اللي عادة والقضاء نفس الكلام المؤلف ساق الجميع مساقا واحدا الرخصة والعزيمة العزيمة مشتقة من العزم الذي هو القصد المؤكد كأن الإنسان عازم على شيء يعني قصد إليه وعزم عليه عزما مؤكدا قال تعالى لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما والعزم رثبه من مراتب القصد كما قيل مراتب القصد خمس هاجد ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعي له هم فعزم ذبا قبل الفعل هو قصد المؤكد يليه هم فعزم كلها رفعته والأخير ففيه الأخذ قد وقع لأن من عزم على المعصية أثم وإن لم يفعل لأنه قصد إليها قصدا مؤكدا وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فأثم من حيث إنه عزم على فعل محرم والعزيمة في الصلاح العلماء هي حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح حكم ثابت أو حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح يعني ليس هناك ما يعارضه فشمل الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح كلها عزيم إذا لم يكن هناك شيء يخرجنا عن الأصل فإنها عزائم ثابت على مقتضى الدليل الشرعي الذي خل من المعارض الراجح ولما قلنا شرعا أخرجنا الدليل العقلي فإنما ثبت بدليل عقلي لا يصف بأنه رخصة ولا عزيم مثل ذلك الصلاوات الخمس واجبات والنوافذ النوافذ الصلاة مستحبات هذه عزائم وأكل الحلال هذه عزيمة مباحة والمكروهات مثل الإسبال لغير الخيلاء والشأنه لا يعترض بالمثال مكروه والمحرم مثل الإسبال لخيلاء حرام الخيلاء محرمة فكل هذا عذائم, عذائم ثبتنا على مقتضى الدجل الشراء الخاني عن المعارض الراجح والرخصة السهولة الرخصة هي التسهيل رخص له في كذا يعني سهل عليه في كذا والصلاحا قال الصلاحا في العظيمة قال الحكم الثابت غير مخالفة دليل شرعي والرخصة الصلاحا إباحة المحظور مع قيام سبب الحظ يعني حكم ثابت بدليل شرعي حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع يعني انا خالفت الدليل الشرعي لدليل شرعي وليس بالهوى ولا بالعقل لكن خلفت الدليل الشرع اللي هو الاصل تذكرون المره السابقه قلنا ان الاصل يطلق على ايه القاعده المستمره ما يقال في ذلك اباحه الميتة للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف الايه القاعده المستمره تحريم الميته عزيمه تحريم على الاصل لما ابيحت للمضطر ما الذي اباحها له الدليل الشرعي وليس الهوى ولا العقل ولا التشاهي ولا شيء إنما الدليل الشرعي وقد فصل لكم ما حرم عليه فإلا ما اضطرتم لي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فأكل الميثة لأنه مضطر صار أكل الميتة في حقه رخصة معين واجب لا تنافية بينهم لكن لأن وجه كوني رخصة أنه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهذا المعارض الراجح دليل شرعي أيضا رجحناه على الدليل الأصلي فمنها ما هو واجب كأثل الميتة للمضطر إذا توقفت حياته على أثل الميتة هي رخصة وهي واجبة لا تنافية بينهما ومنها مندوب كقصر الصلاة للمسافر فإن قصر الصلاة خلافا لأبي حنيف رحمه الله يقول بالوجوب لكن عند الجمهور مستحب ومنها مباح كالجمع بين الصلاتين لغير المشقة فإن الحنبلة يقولون هو مباح ولا يشرع استحبابا يعني إلا عند المشقة وهو يدور مع المشقة حيث دارت علة الجمع المشقة في الحضر أو في السفر لكن السفر يبيح الجمع ولولا لم تكن هناك مشقة فيكون مباحا ولا يستحب إلا عند المشق. وكذلك بيع العارية اللي بيع الرصب على رؤوس النخل بالتنف فإن هذا من المزابلات المنهية عنى من حيث الأصل لكن رخص فيها الشارع إذا كان خمسة أوصف فما دونها وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح طيب ما خفف عنا مما كان من الآصار والأغلال في الأمم السابق كقتل النفس لمن أراد أن يتوب وقرض الثوب الذي أصابه البوس لا يؤثر يقرضونه وعظم قربان الحائض ولا مؤاكلتها ولا مشاربتها كما يفعل اليهود هي أصار وأغلال خففها الله عبد وجل عنه فأن نكون هذه رخص إن قلنا رخص فهي مجاز لكن في الحقيقة ليست رخصة لأنها ليست ثابتة على خلاف دليل شرعي لأن في حقنا جاء الشرع شرعنا بخلاف شرع من قبلنا فلم يكن شرع من قبلنا شرعا لنا نعم هو بالنظر إلى حال من قبلنا هو رخصة لكنها رخصة إضافية ليست رخصة حقيقية مجاز يعني ليست حقيقة إنما الرخصة الحقيقية ما ثبت على خلاف دليل في حقنا ثبت به أمر شرعي ثم عارض هذا الدليل دليل آخر رجحناه عليه زي أكل الميتة كده لكن كون الرجل له أن يقرب امرأته ويحيض إلا الجماع هو رخصة بالنظر إلى ما كان عند اليهود لكن في شرعنا ما كانش في منع ابتلاء حتى نقول إنه أبيح على خلاف الأصل وعلى خلاف الدليل لكن ثم رخصته مجالة نعم اقرا خلصنا و... وقيل ما ثبت على خلاف الدارين شعيع لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه ده واجب مثال الرخصة الواجبة واكل الميتة للمقتر ايضا واجب لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل يعني سبب المنع موجود ان الماء موجود وفي الميتة سبب المنع موجود انها خبيثة ومع ذلك رخص في التيمم ورخص في الاكل من الميتة للضرورة في ذلك والعراية من صور المزابنة المزابنة التي هي بيع الرطب على النخل بالتمري كيلا خرصا وبيع العنب بالزبيب كيلا والاصل فيها التحليل من نهي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة الا ان الرصة جاءت فيها فقال بها اهل العلم واخرجوها عن المزابنات المحرمة بس بشروط ذكرها الفقهاء ان تكون دون خمسة اوسق ولمن كان محتاجا اليها ولا ثمن معه من ذهب او فضة او اثمان يشتري بها الروصب الى اخر الشروط التي ذكروا بهذا نكون قد انتهينا من احكامه الوضع وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الحكم كله بنوعية تكليف الوضع وما يتعلق بالمكلف به وما يتعلق بالمكلف فيه وتعلق بالتكليف ووقف بنا الكلام عند الباب الثاني من أبواب أصول الفقه وهو الأدلة يذكر فيه الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذ الخلاف فيه غير معتبر ويذكر فيه بعد ذلك الأدلة المختلف فيها كما ستعرفون إن شاء الله وهذا يكون في الأيام القادمة نسأل الله نوفقنا وإياكم ويعيننا وإياكم على مرضاته